السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونودي الله من شرور أعمالنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصدّق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشرّ الأمور محدثاتها وكل محدث يدعى وكل بدعه ضلالا وكل ضلال النابي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه واتابع لهم بإحسان يوم الدين أما بعد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى وأن ييسر ويسهل لنا هذا الكتاب Hatta yaiti malah ma fihi nashkam ma'arif wa maani wa alfaz Nabi sallallahu alaihi wasallam nasyallah al-tasihilah Bismillah al-Rahman al-Rahim. Kata Sheikh Bukhari di Sahihnya bab Ma Ida su'ila ayyun nasi a'lamu Faya kilul ilma ilallah Qala Haddathana abdullah bin muhammadin Qala haddathana sufyan Qala haddathana Amr. Qala akhbarani sa'idu bin jubair Qultul ibn abbas Inna naufan al-bakaliya Yaza'umu anna musa Laysa bi musa Bani israel Innama huwa musa akhar Fakala kadaba adubullah Haddathana ubay ibn ka'ab Anil nabi sallallahu alaihi wasallam Qama musa nabi khatibaan fi bani israel Fasu'il Ayyun nasi a'lam? Fakal ana a'lam Fa'ataballahu alaih Itlam ya ruddal ilma ilayh فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك قال يا رب وكيف به فقيل له احمل حوتا في مكتل فإذا فقدته فهو ثمى فانطلق وانطلق بفتاه يوشع بالنون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة وضعا رؤوسهما وناما فانسل الحوت من من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا وكان لموسى وفتاه عجبا فانطلق بقية ليلتهما ويومهما فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به Fakal lahul fatah, ara'ita. Fakal lahul fatahu, ara'ita awina ila sakhrah. Faini nasiat al hoot, wa ma ansanihi illa syaitan. Kala Musa, zalkma kuna nabgi, fartada'ala atharih ma qassaa. Falamn tahaya ila sakhri ida rujul musajjan bithubin. أو قال تسجى بثوبه فسلم موسى فقال الخضر واننا باردك السلام فقال انا موسى فقال موسى بني اسرائيل قالا نعم قال هل اكتبك على ان تعلمني مما علمته رشد قال انك لن تستطيع معي صبرا قال يا موسى Inni ala ilmin min ilmi Allah Allamanihi la ta'alamuhu anta. Wa, wa enta ala ilmin Allamakahu la a'alamu Qal Satajiduni insya'allahu sabira Wa la a'asi laka amra Fa'ntalaka yamshiyani ala sahilil bahri Laisalahuma safinah Famarrat bihima safinatun Fakallamuhum ay ya'miluhuma Fa'urifal khadir Fahamaluhuma bighairi naulin, faja asfurun fawqa'ala harfis safinati, fanaqran fanaqra nqra tan atau nqraatni fil bahr. Fakal al Khadir, ya Musa, ma nqasu ilmi wa ilmu ka min ilmi Allah, illa ka nqraati had al asfur fil bahr. Fagam fagad al Khadir ila loh min al wa'is safina, fanazah. Musa. Kau mun hamaluna biqairi naulin amata ila safi natihim fakorat tahalitu griq ahla. Kal alam akul inna kalant astatigah magi sabara. Kalatu aqadni bimanasid, wallatulhidni min amri usra. Fakatil ulam Musa nsiyanan, fanthalaqa faida gula mun yalambu ma' ma'al ghilman. Faakad alqadir bira'isih min a'laahu, faqtal arasah biadi. Fakala Musa Aku katalta nafsan zakiyyatan Bihayri nafs Kala alam akul laka innaka lan Tastati'a ma'iyya sabara Kala Ibn Uyaynah Wahadha awkadhu Fantalaqo hatta Ita ataya ahla qaryatin Istad'ama ahlaha Faabaw an yudayifuhuma Fawajada fiha jidara Yuridu an yanqadda faaqamah Kala lkhadir li biyadih Faaqamahu Faqala lahu Musa لو جئتا لتخطى عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لو ادنا لو صبر حتى يقصا علينا من امرهما باب من سال وهو قائما هناك مختصر وهنا مطول وسيأتي مطول أكثر ذلك في ذكر الأنبياء وفيه بعض الكلمات مثل وأن بأرضك السلام كثير من الناس يظن أن الخضر عرف ال موسى بمجرد ما جاء لكنه لما سلم موسى لم يعرفه قال وَأَنَّا بَأَرْضِكَ السلام، يعني من أين هذا السلام جاء فقال أنا موسى قال الحافظ رحمه الله نقول كلام الحافظ حتى يكون حجة على أهل الباطل الذين يقبلون في كثير من الأحيان كلام الإمام الحافظ من حجر فيقول أن أي كيف بأرضك السلام كيف بأرضك السلام ويؤيدهما في التفسير يعني في التفسير هل بأرضي من سلام أو أين كما في قوله تعالى أن لك هذا والمعنى من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها وكأنها كانت بلاد كفر أو كانت تحييتهم بغير السلام وفيه دليل على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم الله إذ لو كان الخضر يعلم كل غيب لعرف موسى قبل أن يسأله وقال له أنا موسى بني إسرائيل، كثير من الناس يظن أن الخضر يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما في القلوب وما في ويعلم الخبأ في الأرض وكل شيء، هذا يدل إنما يدل على عدم الفهم والقراءة الصحيحة. ثم الخضر يعني بين لموسى لما جاء العصفور وأخذ نقرة أو نقرتين من البحر كبير هذا فقال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر ماذا ينقص ماذا أو شبيها بهذا في حديث بذر عند مسلم الطويل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة في آخره لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صيد واحد وسأل الله سبحانه وتعالى لا أعطى كل واحد ما مسألته وما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى إلا كما يوضع المخيط المخيط عرفتموه الذي يخاط به المخيط الذي يخاط به الملابش هذا لو وضع هذا كم يحلم من الماء كم لا شيء فهكذا يعني خزائن الله وعلم الله وفضل الله ورحمته لا تحصى ولا تعد وهذا من باب التقريب التمثيل وليس معنى ذلك أنه ينقص حقيقة لأنه لا ينقص شيء من ملك الله سبحانه وتعالى ولو أنتم ترجون خزائن رحمة ربي إذا لا أكتب خشة خشة الانفاق علم الله وخزائنه ملأ ملأة نعم معنى مسجن شيخ نعم مسجن أو قال تسجى مسجى هذا مغطى تسجى بثوبه وفي الجناز يأتي سجي النبي صلى الله عليه وسلم سجي بمعنى قطية هذا الثوب الذي يتغطى به الإنسان من رجليه إلى إلى رأسه نعم نعم بلا نول بغير نول من غير أجر النول هو الأجر يعني سيذا ركب سفينة أو طائرة أو أي وسيلة لابد أن يدفع حق التذكرة هذا ثمن التذكرة من غير نول يعني من غير أن يدفع مالا لأصحاب السفينة نعم يعني مجانا مجانا نعم faqtala'a raksahu biadih faqtala'a bahawa raks berjani amaludahu haakadah berjani amaludahu haakadah berjani kasarahu kata'ahu bab wa huwa qa'imun aliman jalisan qala haddathana uthman qala akhbarana jarirun an mansoorin an abu wailin an abu musa Kata, jadi seorang lelaki datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan berkata, "Ya Rasul Allah, apa pertempuran dalam nama Allah? Sebab tiada seorang pun yang bertempur dengan kemarahan dan bertempur dengan keganasan. Jadi dia mengangkat kepala. Dia berkata, "Apa Manqatla لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. Bab السؤال والفتية عند رمي الجمر. قال حدثنا أبو نعيم. قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن ابن عبد الله بن عمر. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل. فقال رجلن يا رسول الله نحرت قبلا ان armي قال ارمي ولا حرج قال اخر يا رسول الله حلقت قبلا ان احر قال انحر ولا حرج فما سئل عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج باب قول الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد Kata, "Hadda'ana A'Amsh Sulaiman b. Mihran an Ibrahim an Al Qama an Abdullah. Kata, "Bina, A'na amshi ma' al Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qari bil Madinah, wahyu yattkau' ala asyib ma'hu. F'mar' b'nfar min al Yahud. F'kata, "Bagdohum libagh. Saluhu an al Ruh. Wakata, "Bagdohum la tasaluhu la yaji'u fihi b'chay t'akrauna. F'kata, "Bagdohum لنسألنه فقام رجل منهم فقال يا أبا القاسم ما الروح فسكت فقلت إنه يوحى إليه فقمت فلما انجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتوا من العلم إلا قليلا قال الأعمش هكذا في قراءتنا وما أوتوا من العلم إلا قليلا والقراءة المعلوم والمثورة وما أوتيكم من, من العلم إلا قليلا يعني هذه من الأفضراءات الشاذة كانت في أول الإسلام كما كانت كثير من الأفضراءات في أول الإسلام والعرض الأخيرة فعن جبريل كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم يعني كل رمضان وآخر عرضة كانت هذه العرض الموجودة الآن في المصحف هذا فذهبت الضراءات الشاذة وأصبحت من باب التفسير وفهم المعاني القرآنية أو فهم المعاني الحديثية حسب الحال والعسيب حرثوا العسيب العصا عصا من جريد النخل النخل هذا الذي يثمر التمر عندكم النخل التمر عندكم في كاليمانتان نعم يعني خارج جزيرة جزيرة كاليمانتان جزيرة كاليمانتان هي موجودة في هندوراس طيب جميل لا تزعلوه لا يجيء المعنى, المعنى لا تسألوه خشيت أن يجيئ فيه بشيء يعني تكرهونه يعني بعضهم قال لا تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا ينزل القرآن ويأتي بشيء يكرهه اليهود وقد كان ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أسيت من العلم إلا قليلا أو ما أوتوا من العلم إلا قليلا كما قال الآمش سليمان بن هكذا في قراءتنا هكذا في قراءتنا أي في قراءة ابن مسعود ولذلك يعني حتى بعض الناس أغفل هذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد يعني في كتاب القراءات يعني حتى له قراءة من قراءة الأعمش أهمل هذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد طلغات بن سلام ولذلك ف... الباب وما أوتيت من العلم إلا قليلا مهما أوتي المر من العلم ولو كان نبيا أو رسولا فما أوتي إلا قليلا مهما أوديها بالنسبة إلى علم الله سبحانه وتعالى لأن علم الله لا يحاط به وأحاط بكل شيء علما ولا يحيطون بشيء من علمه إذن هو أحاط أحاط بكل شيء علمه والذي أعطاه الله للخلق لا يساوي شيئا بالنسبة إلى عيم الله سبحانه وتعالى، فلذلك كما قال الخضر الحديث الماضي والباب الماضي، وكما جاء في هذه الآية الواضحة بيان أن عيم الله سبحانه وتعالى لا يفسه، قل لو كان لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي وكما قال تعالى في لغمان ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله لو كان هذا الكون وسبعة وسبعة وسبعة وليس يعني مقصودة السبعة هذه حتى نهاية العدد كما يقول لأحد التفسير وصارت هذه أقلام والبحار هذه صارت مداد يكتب به ينتهي هذا المداد وتنتهي هذه الأقلام ويبقى كلام الله كما هو لا ينفد لأن الكلام صفة من صفات الله سبحانه وتعالى صفة من صفات الزاد كما أن الزاد يعني وما قدر الله حق قدره لا يستطيع إنسان أن يصف الزاد الإلهية إلا بما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم أو وصف الله سبحانه وتعالى نفسه هذا الذي نعرفه ونقف عند هذا الحد يعني بحيث لا نتحدث فيما لا نعلم نعم باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس بعض الناس عنه فيقع في أشد منه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق أبي إسحاق Ani Al Aswadi, kata, kata, Ibn Zubair, "Kata Aisyah, dia sering kepadamu, apa yang dia katakan di Ka'bah, aku katakan kepadanya. Nabi SAW, 'Ya Aisyah, jika tidak ada umatmu yang beriman, kata Ibn Zubair, dengan kekufuran, kita tidak dapat memasuki باب يدخل الناس وباب يخرجون ففعله ابن الزبير باب من خص بالعلم قوما دون قوم باب ترك بعض الاختيار يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقول أو يتحدث يتحدث أو يقول أو يفعل الأمر الذي لا يقع بسببه فتنة فتنة حتى في الفهم لما يقول الكلام الذي يجمع أو مضمونه يقوم عليه العمل والمعرفة دون أن يحصل فيه إشكال في الفهم ولذلك كان يترك كثير من المسائل خشية أن تفهم غلطا منها هذه الكعبة أراد أن يصل الله عليه وسلم أن يبني الكعبة على أسس إبراهيم عليه السلام على نفس الأساس الذي بناه إبراهيم عليه السلام لكن القوم لكن القوم كانوا حديث عهد بإسلام أهل مكة فخشي أن ينقض الكعبة يعني يهدم الكعبة ويبنيها من جديد فيحصل في قلوب أهل مكة شيء فينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان بالقلوب لأنه لا يجوز الإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم بالقلب لأنه هذا يعني فيه عدم التسليم لأننا مطالبون بالتسليم للنبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن في الظاهر والباطن يعني باطننا لا يخالف الظاهر وظاهرنا لا يخالف الباطن فلذلك ترك النقد الكعبة و وأن يبنيها بناءً صحيحاً على ما كان على عهد إبراهيم عليه السلام وهذه يعني من اللفتات عند الإمام البخاري في التبويب بأن من ترك بعض الاختيار مخابة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه بدل أن يكون إصلاح يكون فساد هذا هو الذي يعني يفهم من هذا الباب وحتى الذي يليه باب من خص قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا يعني لا يقول كل الكلام لكل الناس يعني بعض الناس يخبرهم وبعض الناس لا يخبرهم العقول ليست واحدة إنما هي متفاوتة ومتباينة نعم معنى بكفر قال ابن زبير بكفر لا نقض الكعبة ما معنى؟ الهل مكة كانوا حديث عهد بكفر يعني أسلموا يعني في آخر السنة الثامنة من الهجرة في رمضان ومنهم من أسلم في شوال ومنهم من أسلم في آخر السنة يعني التاسعة والعاشرة ما زال الإسلام يعني ضعيف يعني في قلوبهم ولذلك يعني كانوا يسمون مسلمة الفتح المسلمة أو الطلقاء فهم بالتأكيد ليسوا الذين أسلموا أولى الدعوة ولا الذين أسلموا بالمدينة فما تزال فيهم بقية من بقايا الجاهليا تزول كل يوم كل يوم بالعلم والمعرفة بالعلم والمعرفة فأجبر بها أهل البادية كأن فيهم نوع من الجفاء نعم إذن بكفرن هذا ما زال في الكفر حديث عهد بكبر يعني انتقلوا من الكبري إلى الإسلام استمع نعم انتقل من الكبري إلى الإسلام فانتقاله من الكبري إلى الإسلام و... والنبوس حتى الآن لم تطمئن الطمانينة التامة لو اطمئننا الطمانينة التامة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يبعل ما يشاء لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي أن لا يرتدوا على عقابهم أن لا يرتدوا على عقابهم بسبب هذا العمل نعم Bab, ma'asca bil al-'ilm, kaum tanpa kaum kerahia, allah yafhamu. Walaupun Ali, hadduth nasa bima yagrfuna. Atoh, atohbona ayukdzab Allah wa Rasul. Hadd, Qal, haddethana Abuayyud Allah ibnu Musa, an ma'roof bin Kharrabudin, Kharrabudin, an Abi Tufail, an Ali bin bzdalik. Kata, "Kita mendengar Ishak bin Ibrahim." Kata, "Kita mendengar Muadz bin Hisham." Kata, "Kita mendengar Abu, dari Qatadah." Kata, "Kita mendengar Anas bin Malik, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Muadz, ruddyfuhu, ruddyfuhu, pada perjalanan." Kata, "Ya Muadz bin Jabal." Kata, "Labbik ya Rasulullah, dan syukurkan." Kata, "Ya Muadz." Kata, "Labbik ya Rasulullah, dan Tiga, kata, tiada seorang pun yang bersaksi, kecuali kepada Allah, dan Muhammad, Rasul Allah, adalah kebenaran dari hatinya, kecuali Allah mengharamkannya di neraka. Kata, ya Rasul Allah, hendakkah aku memberitahu orang-orang itu, supaya mereka dapat mengetahui? Kata, maka mereka akan menyesal, هذا هو الباب خاص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهم وكما قال علي رضي الله عنه أحدث الناس بما يعرفون الأشياء المعروفة الأحكام العقيدة لا يؤتى للعوام بالأشياء التي لا يفهمها إلا العلماء مثل هذا الحديث الذي ذكره الآن حديث معاذ لو قلت للناس كما في هذا الحديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأنه محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ربما يتكيلون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيترقوا العمل يتركون العمل وهذا هو الجاري الآن الحدى من يفهم يعني ذهب إلى هذا المذهب يعني حتى ترك العمل عنده ما أنه إرجاء لكن دخلت هذه الفتنة وهذا الفهم الصغيم حتى على بعض الأخيار من أهل العلم ولذلك يقولون يعني حتى لو أنك لم تصلي ولم تصوم ولم تحج ولم تأمر معروف ولم تنعم منكر ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا تبعل أي خير فأنت من أهل الإسلام فأنت من أهل الدين هكذا يقال يقال في سابق الزمان الذي يقول هذا المرجع سواء كان مرجع الفقهاء أو المرجع المحضة التي تقول لا يضر مع الإيمان معصية لكن الآن حتى يعني بعض الإخوان يعني منا يذهب إلى هذا المذهب وينصره ويجادل من أجله كما سمعنا يعني في الأيام الماضية بعض الكلمات من هنا وهناك فلذلك لو نشير مثل هذا على عامة أهل الإسلام ما أعتقد أن أحدا ينهض لنصرة الإسلام لأنه بناية المطاب هو سيدخل الجنة عمل أو لم يعمل جاهد أو لم يجاهد خرج من المألوف والعادة أو لم يخرج وقع في بعض الشركيات أو لم يقع لأنه سيدخل الجنة وهذا فهم في عوج وقاله غير مستقيم فلذلك علي رضي الله عنه قال أتحبون أن يكذب الله ورسوله لما تحدث بعض الناس ببعض الأحكام وتترك بعض الأحكام أو بعض الأخبار وبعض الأخبار تترك لابد أن يؤلف بينها ولا بد أن يكذب الناس لا بد أن يكذب الناس ولذلك الإنسان يكلم الناس واحدة بعد واحدة كما مر علينا ابن عباس يعني في التفسير أو في كتاب العلم في الرباني كونوا علماء علماء يعلمون بصغار العلم قبل كباره وليس تحشد النصوص على الناس حجدا يعني ما ينفع ثم ما ينفع ثم ما ينفع إلى أن تجتمع يعني مجموعة كبيرة من العلم والإنسان يصبح يعني مستقيم وعنده يعني تقوى وصلاح بعد ذلك تأتي عليه النصوص كالباب الماضي في تركي عن بعض الاختيار خشية أن يخسر فهم يعني بعض الناس فيقع في ما هو أسوأ منه هذه هذا هو الباب هذا هو الباب الذي قبله نعم حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال سمعت أنس, أنس بن مالك قال ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل من لقي الله لا يشرب به شيئا دخل الجنة قال ألا أبشر الناس قال لا إني أخاف أن يتكلوا يعني هنا ذكر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ هذا أنس بن مالك صحابي فكأنه لم يسمعه من معاذ ولذلك يعني أطلق الكلام يعني لم يسمى أنس من ذكر له ذلك في جميع قال ما وقفت عليه من الطرق وكان فيه إرسال أو انقطاع لكن انقطاع وإرسال الصحابي محمول على الاتصال ولا سيما حديث الماضي حديث معاذ متصل لأن قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رضي الله الذي مر وهذا كلاهما يعني من باب واحد أو كل واحد من باب آخر على أين هذا يعني ما سمعه معاذ أو في خلاف طويل أن رواية أنس بن مالك إنما هو إنما هي يعني إرسال إرسال وكذلك يعني جابر عبد الله كما قدمناه من عند أحمد لأن معاذاً إنما حدث به عند موته بالشام وجابر وأنس إذ ذاك بالمدينة فلم يشهداه وقد حضر ذلك من معاذ عمر بن ميمون الأودي أحد المخضرمين كما سيأتي عند المصنف الجهاد هو موصول موصول بخلاف طريق أنس بن مالك وخلاف طريق جابر بن عبد الله الذي هو عند الإمام أحمد في مسنده لكن على أي حال مراسيل الصحابة صحيحة ولا سيما إذا قامت يعني قرين أو على أن الحديث أصلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وما يضر الصحابي إذا لم يعني يسمي الصحابي أو أنه لم يسمعه من الصحابي لا يضر نعم باب الحياء في العلم وقال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر وقالت عائشة نعم النساء نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين قال حدثنا محمد من السلام قال أخبرنا أبو معاوية kata haddethana hisham bin urwah an abihi an zainab binati ummi salamah an ummi salamah. katanya jatuh ummu sulaimin kepada rasulullah. katanya jatuh ummu sulaimin kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. katanya jatuh ummu sulaimin kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. katanya jatuh ummu sulaimin kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. katanya jatuh ummu sulaimin kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam. katanya اذا رات الماء فغطت ummu salamah عني وجهها وقالت يا رسول الله او تحتلم المرأه قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها نعم قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال inna mina ash-shajari shajaratan la yasqutu warquha wa hiya mathalul muslim hadithuni ma hi fa waqa'a 'annas fi shajari al-badiyah wa fi nafsi annaha an-nakhlah qala 'abdullah fastahayati fa qalu ya rasulullah akhbirna biha fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hiya an-nakhlah qala 'abdullah fa haddathu abi bima waqa'a fi nafsi fa لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا هذا باب الحياة بالعلم. العلم مرة علينا الحياة من الإيمان أن الحياة من الإيمان وهنا باب الحياة يعني ما هو حكم الحياة في مثل هذه المواضيع والحياة كما قال أن الحياة من الإيمان وهو الشرعي الذي يقع لوجه وجه الإجلال والإحترام للأكابر تستحي من الأكابر كما ياتي إن شاء الله أن علي رضي الله عنه استحي من النبي صلى الله عليه وسلم وكان كثير المذي يقوم منه المذي مع أهله فاستحي من النبي صلى الله عليه وسلم وأمر المغداد أيسأله هذا حياهم مطلوب شرعًا يعني لا بد للإنسان أن يعرف يعني مواضع الحياة متى يستحي ومتى لا يستحي هنا في هذا الموضوع لا ينبغي له أن يستحي خاصة في مسائل لهذه المسائل مسائل القصر أو أحكام الحيض أو مشابه ذلك. فلذلك هذه المرأة أو الباب قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر المستحي والمستكبر لا يتعلن العلم وقالت عائشة رضي الله عنها نعم النساء النساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين هذه مسلم وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي الحق هل على المرأة وهل على المرأة من قص إذا احتلمت إذا خرج منها الماء قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت الماء نعم إذا رأت الماء أم سلمة قطت وجهها استحياءً وبرواية قالت لها فضحت النساء فضحت النساء وقالت لها وتحترم المرأة قالت قال نعم وبرواية قالت لها تربت يمينك يعني لصغت يدك بالتراك هذه أم سلمة أو عائشة في بعض الطرق عائشة أو في بعض الطرق أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم تربت يمينك أنت التي يعني تربت وقعت على الأرض فبما يشبهها ولدها هذا الولد الذي يخرج من ماء الرجل وبويضة المرأة كيف يكون الشبه للمرأة مرة ومرة للرجل كيف يكون لو أنها يعني ليس لها ماء ورزح حديث كثيرة منها في موسم وفي غيره في يعني إذا سبغ ما المرأة مع الرجل أو سبغ ما الرجل مع المرأة جاء الشبه لهذا أو جاء الشبه لهذا إذا على على يعني ما المرأة جاء الشبه للمرأة أو لأهلها أو على ما الرجل جاء الشبه للرجل ولهؤلاء الرجل وهكذا. فلذلك يعني هذا ها هنا لا ينبغي الحياة كما أن حديث ابن عمر مر علينا ثلاثة مرات وهذه المرة الرابعة وذكره البخاري في هذا الباب من رواية إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك رفائدة لأنه قال بحدثت أبي بما وقع في نفسي قال لأنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا وقع بنفسه نفسه أنها النخلة فتأسف عمر رضي الله تعالى عنه لهذا التأسف لأنه استحيى في غير الموضع الذي استحيى فيه فقال لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا لو قلتها كان أفضل وأحسن أفضل لي من حمر النعم أفضل لي من كذا أفضل لي من كذا فهذا ليس محل حياء. وذكرت لكم أنه يورده بكتاب الأدب يعتذر ابن عمر لنفسه بأنه رأى الأكابر رأى أبي بكر ورأى عمر ورأى الأكابر ولذلك استحيا وهو يعتذر لنفسه بهذا الاعتذار نعم Bap man istahya Fa amara yeah. ghairahu bisual Kala hadathana musadadun Kala hadathana abdullahi Ibn Dawud Anil A'mash, an munziri Al-Thawri, an muhammad Ibn Hanafiyyah, an aliy Ibn Abi Talibin Kala kuntu ranjulan madda'an Fa amartu al-miqdad Ibn Aswad Ayas'alan ay nabiya sallallahu alaihi wasallam fasal, Fasalahu Fakal fihi alwudu' هذا داماً اشتحيا ويولد حتى في تفسير يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وديها لأن علي رضي الله عنه لو شاء للنبي صلى الله عليه وسلم لكان فيه آذية للنبي صلى الله عليه وسلم لأن فاطمة بنت النبي فيسأله مثل هذا السؤال يكون سؤال الجفاة العراب العجلاف فتسأل أبو زوجتك تقول له أنا كثير المذي كثير, كثير الطلوع على المرأة ويخم مني الماء كثيرا فما الحكم الشرعي هذا هذا يعني فيه فيه جلافة فيه بداوة هذا كأنه رجل بدوي لا يعرف الأمور ولذلك علي رضي الله عنه كان يعني يعني فاهما وفقيها وعارفا وعنده أهلية واسعة رضي الله تعالى عنهم ولذلك يمكن أن يخبر واحد من الناس صديق صاحب على قدر الحاجة يعني أقول له سأل عن المذي ما الشرط يقول له والله أنا كثير المذي مع زوجتي أو ما شابها ذلك أقول لها سأل بالله يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا أستحي منه من يخرجونه المذي كثيرا يعني في المداعبة والملاعبة سؤال عام فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فيه الوضوء يعني يغسل الذكر ويستنجى مما يستنجى من البول ويتوضع للصلاة لأنه المذي من نواقب الوضوء مثل البول ومثل الغائط ومثل الريح الفساء والدرات كما يأتي بكتاب الوضوء إن شاء الله نعم نعم المذي, المذي نجس بخلاف المني المني نجس عند المالكية وقدر عند الحنفية وطاهر عند البقياء والراجح عنه طاهر لأنه يخلق منه الإنسان فالإنسان لا يخلق منه من نجاسة وبعض يعني من أئمتنا الملكية عندهم فهم يعني يسمى عبد الوهاب بن أحمد النصف كان قاضي كبير ما السنة 422 فحرر المسألة قال إذا اختلط معه البول إذن النجاسة طارئة إذا كان يعني ال ال القصبة ال الرجل يعني لا يستطيع لا يعرف ال الاستنجاء يعني يترك بقية البول في في هذه ال القصبة أو هذا الفرج نعم متباهون الفرج هذا <تصفيق> كيف هذا هذا هو بإل لما يخرج منه البول إذا لا يستطيع الاستنجاء يعني لا يعرف كثير من العوام لا يعرف ويبول من غير يعني ما ينتظر يعني ويمر على حديث يعذباني وما يعذباني في كثير أما أحد فكان لا يستنزه أو لا يستبره أو لا يستتره من بوله فقال إذا كان يعني إنسان يبول ويذهب ثم جامع زوجته وخرج الماء قال بالتعقيد يعني خرج الماء وفي هذه القصبة بغية بول فاختلت المني مع البول فإذا نزل على سوبك لابد أن تقصر لوجود هذا البول ولو نقطة واحدة هذا الذي حرره هذا الإمام من المالكية نعم, نعم. ثم سؤال شيخ ماذي والمني مثلا كيف يعني مثلا الزوجة مع, مع الرجل ملاعبة نعم. وملاعبة وبعد المراعبة ثم يوجد هناك دخول ودخول هذا إلى فرج المرأة نعم. يختلط بين المذي والمني نعم. فكيف هذا يعني هل هذا يضع الرجل نجس على مرأة أو كيف إذا, إذا, إذا, إذا, إذا يعني خرج منه المذي قبل المني وكان ظاهرا وبعد ذلك خرج المني يلزم القسل يلزم قسل هذا الموضع سيأتي علينا في المقايا حتى أنه إذا لم يخرج منهما وجامع زوجته لابد أن يغسل الموضع هذا الذي يعني باشر به المرأة حتى قبل ما يتنسخ قبل ما ينسخ مسألة الإنسان إذا جامع ولم ينزل فيغسل الموضع هذا الذي حصل منه المباشرة الرطوبة هذه هذه الرطوبة تسمى الرطوبة. الرطوبة البلل هذا إذا جامع زوجته وإذا جرس بأنه سعبها الأربعة ثم جاهدها ولم يخرج منهما فبالتأكيد يعني في هذه للا للا للا للا للا الملاعبة وهذا الدخول الختان في الختان يخرج شيء من فرج المرأة إفرازات صح؟ تعلم الإفرازات هذه الركوب هذه البلل هذا فقال يغسل منه الموضع هذا لا بد أن يغسل منه هذا الموضع وإذا اخترت المذي مع المني يلزم الغسل نعم باب ذكر العلم والفتحة في المسجد قال حدثني قطيبة بن مسعيد قال حدثنا الليث بن السعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن خطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهلّه Faham Rasulullah SAW, yuhil ahlul Madinah min thilhulayfa, yuhil ahlul Shami min min aljohfa, yuhil ahlul Najd min qarn. Walaupun Abu Bakar bin Abdul Malik bin Anas berkata, "Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW." Dan Abu Bakar bin Abdul Malik bin Anas berkata, "Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW." باب ذكر العلم والفتية في المسجد. لماذا قال العلم والفتية في المسجد؟ قال ابن حجر أي إلقاء العلم والفتية في المسجد. وأشار بهذه الترجمة إلى الرد على من توقف فيه. يعني بعض قال العلم قال لا لا لا لا لا يدرس العلم في المساجد. أليس هذا بعجيب؟ قال حتى لا لا لا تختلط الأصوات وترتفع الأصوات ويحصل اللغة والكلام أين يتلقون العلم حياة النبي من أولها إلى آخرها كان ذلك في المسجد هذا الرأي منسوب إلى المدرسة المالكية مالك رحمه الله كان لا يرى التعليم في المساجد المساجد هذه بنيت لذكر الله وللصلاة وللعبادة والإتلاف القرآن أما ربع الأصوات بالعلم فما ينبقي هذا كلام باطل ليس يعني كلام غير صحيح يعني كلام باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل القرآن كان يقرأ على الناس وفي المسجد جل السنة كان يقوله وهو في المسجد الصحابة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون الناس في المسجد وكذلك التابعين وكذلك الذين كانوا في عهد مالك رحمهم الله جميعا ولذلك هذا رد رد على من يزعم أن العلم ما ينبغي أن يكون في المساجد حتى لا يكون يعني الكلام في المساين و... وفيه دلالة على ضبط ابن عمر ذكر هذه المواقيت قال ويدعمونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم يلملم ميقات لأهل ال... اليمن اليمن جنوب ال... الكعبة ومكة وكان ابن عمر يقول لم أبقى هذه من رسول الله سعسة. لم أسمعها أخبره, أخبره الناس لكن إذا لم يسمعها هو ولم يعقلها ولم يفقهها فقهها من هو غيره منهم من عباس منهم ابن عباس وسيأتي حديث ابن عباس تاما من غير شبك لكن هذه الأمانة العلمية الأمانة العلمية في الضغط نعم باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الزهري An Salimin, An Ibn Umar An An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Anna rajulan sa'alah Huma yalbasul muhrim Faqala, la yalbasul Qamisa, walal imamata Walasaraweela Walal burnusa, walathawban Massahul waras Warsu, warsu, awal Zafaran, faillam yajid An'alain, falyelbas Al-Khufayn, walyatta' Walyakatahuma, hatta Yakuna tahta al-Ka'bain هذا آثر حديث في كتاب العلم، وذكر الإمام البخاري باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. السائل سأل ما يلبس المحرم، وكان يعني في إمكان أن يصلي أن يقول له إزار ورداء، إزار ورداء، وينبغي على المسؤول إذا سأله سائل أن يكون ذا فطنة يعني ينظر إلى الشخص إن كان يعني عنده أهلية أمة بحيث أنه يفهم يعني مجرد الإجابة أجابه وإن كان يعني يحتاج إلى استطراد إلى بيان يعني وتفصيل فيلزم التفصيل ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصل له قال لا يلبس القميص مثل هذا القميص الذي تلبسونه هذا لأنه مخيط ومحيط ولا العمامة وبالتالي ولا هذه الغلونسة ولا السراويل سروال سروال ولا بنطال ولا البرنس لباس كامل مع بعض مثل لباس المغاربة لو رأيتمه معه الرأس ولا سوى مسه الورس الورس هذا نوع من أنواع الطيب يوجد في اليمن مثل حبة السمسم السمسم رأيتموه ما رأيتموه؟ من العطر هذا الورس نعم لكن السمسم هذا نوع يعني يصنع منه الزيوت الزيت حبه صغير جدا جدا أصغر من حبة ال البر القمح تعرفونه أصغر من حبة الأرز ناسي هذا تعرفونه ناسي في نقطة ولا أي نعم أصغر من حبة الأرز يعني بقليل هذا يسمى يعني السمسم فهذا الورس طيب والزعفران كذلك تعرفون الزعفران؟ يسبق به الملابس له رايحة طيبة نعم فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين النعال هذه التي هل بسها بس بس المالكية عندهم يعني ما ينبغي له أن يلبس يعني أي نعل إلا النعل المعلومة هذه قبال واحد والباقي هذه يكون من هنا ومن هنا يعني عارية يعني لا يلبس تعالها خزا اله هنا لكن هذا مغطى لا باسم عنده هذا لا ينبغي أن يغطى عند المالكية لكن لو غطى لا باسمه من ناحية السنة لا باسمه تركه أولى يعني أفضل لكن عند المالكية لو غطى هذا يلزم به يعني فدية وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين يعني بل يلبس الخبئني وجاء آخر الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ابن عباس ترك القطع ترك ترك القطع الخبئني إذا لم يجد إلا الخبئني يلبس الخبئني من غير أن يقطعهما لأنه فساد للمال كما جاء في كتاب الحج حديث ابن عباس وقال به يعني أحمد وغيره أنه لا يقطع القفين لأنه معذور لم يجد أن عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم كي... نعم فضل نعم قال عمر قال ابن عمر ويزعمون عن النبي سمعتوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كتابي عن النبي انت عندك ماذا عنده ان النبي وكتاب هذا أن رسول الله ولا باس حد هذا قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد نعم قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب قال عن عبد الله بن عمر قال ان رجلا قام في المسجد وقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة هكذا عندك ويهل أهل الشام من ويهل أهل الشام من جعفة ويهل, ويهل أهل... أهل نيدي من قر وقال أمره... عمر؟ ويسعم... ويدعمون أن رسول الله عنده من... أن, أن النبي ويدعمون أن النبي هذا ما في شيء يعني ما في حرج نعم مرات يغيرون النبي بالرسول وما شابه ذلك. لكن الأول والأفضل أن تترك السيق على ما هي عليه إن كان النبي النبي إن كان رسول رسول. لكن النبي هو الرسول والرسول هو النبي. جوز بعض الناس ما لا حرج يعني نعم. نعم السؤال آخر يمكن قبل أن نستمر. النقرة Ya tanganlah kunc masa lah aku na. Sebelum tak lir. Di kitab sukirah Rasul, di kitab sukirah Nabi. Ma, ma sebabu? Hada? Ikhlas. Dimana? Ikhlas? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? Ada? يكون يعني غالباً يا إما سبب الطباعة أو بعض الروات غالباً الآن هذه هذه طباعة جديدة كتابك هذا من الطبعات الجديدة غالباً هذا يكون من الطباعة ويكون من تصرف ال الطابع هذا لكن توجد يعني في بعض المرات يعني يتصرف الراوي يجعل الرسول بدل النبي أو يجعل النبي بدل الرسول وإن كان بعض الناس كره ذلك لكن يعني في نهاية المطاب لا يضر في الرواية إلا ما جاء في محل معين منذ الحديث البراهي بنعاذب آمنت بنبيك الذي أرسل ولما عرض عليه قال آمنت برسولك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا آمنت بنبيك لماذا؟ لأنه أراد أن يجمع بين النبوة والرسالة أن يجمع بين النبوة والرسالة ولو قال آمنت برسولك الذي أرسلت لم يفعل شيئا مثل ما في الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. النبيين لو قيل وخادم الرسل أو المرسلين لجاء واحد وقال والله أنا نبي يا جماعة ما رسول. ممكن هذه هي بلاقة إعجاز القرآن أو السنة نعم نستمر سؤال قلو قل بعض نعطي هذا شيخ ثم كيف بالرجل alladhi badala lafzh nabi bi rasul fi hadith aniyam doa aniyam allahumma aslam tu nafsi ilaik wa wajah tu wajah ilaik suma ila alakhir wa kitaballadhi anzalta wa nabiyyakal ladhi arsaltah sama hunaka rajul min as-sahaba badala wan nabiy bi rasul wa, wa rasulikal ladhi arsalta sami'a anabi sallallahu alaihi wa sallam hadha lafadh faghadiba alayh kaif maana ma'nakum anifan Ta'kul لا بأس أبي بأن نقول نبي أو رسوله بأس <تضح> أبي ألا ذكرته الآن تعال لم تسمع قلت إذا كانت الألفاظ محددة ولا سيما إذا كانت في أذكار أو أوراد ما ينبغي أن تحذف ولا ينبغي أن يكون فيها التبديل أو التغيير مثل هذا الحديث حديث البرايب لا أعجب هذا أخبرت كتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فقال البراء فأردت يعني أن أستذكرهنا يعني يقول على النبي صلى الله عليه وسلم فقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت لأنه هذا ذكر توقيفي ذكر توقيفي. فإذا كان النص توقيفي توقيفي من النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز لكن قال رسول الله وقال نبي الله هذا من الراوي أصلا الصحابي هذا من من الصحابي الأول أن نلتزم بنفس السياق الذي قاله الصحابي لكن لو أننا تضربنا فيها لا يحصل فيها الحرج فهمتاه jika jika kanan larz dari Nabi SAW, tidak ada tularu di. Inkanan dari Sahabi atau manahuadun Sahabi, walau tularu aga tularu, ya ni la la laya tur, lahir awalah ala ya tularu, dan jauh siapa bina siapa, atau bahaya kita lanjutkan dulu atas kalian. Contoh, di hadis miakwa sama Tiwaisrin Semua hadis mi'ah Wa tis'ata waisrin Kuna hadisani Wa korotu hadisin akhar kuntu Kuntur odipan nabi SAW Ala himarin asual Hal Hadal hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Aksar min marat Am uh, maratan wahidan Walakin kaya pak Ida kualahun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Maratan wahidan summa al-labdu La yastawian eh, naam. kuntu Kunturadifan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ala Ala Al-Rahl Hadith mi'ah sama niyah يعني أنت يعني حمارا أو, أو أو جملا أو ماذا قال أخيانا يعني بالعموم هناك حديث يمكن روايات أكثر من, من من الاثنين لكن بنسبة السيغة الكلمة الرحلة, الرحلة هذا صحيح يعني غالبا للبعير هذا في الغالب لكن جاء مصرحا أنه كان على حمار كان على حمار وجل الروايات وأكثر الروايات التي يعني تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة إذا ما ركب ركب حمارا إلا إذا خرج من المدينة يركب بعيرا أو جملا فلذلك هذه الروايات الرحل الصحيح لا يقال إلا للراكب على جمل لكن يكون هذا من باب التجوز من باب التجوز يعني ربما يكون في يعني خطا من الراوي أو أن الراوي حمل الرحل هذا ممكن على الجمل وممكن على الحمار وإن كان الحمار لا يسمى يعني ما يوضع عليه رحل لكن جاء مصرحا في كتاب الجهاد أنه كان رذيفه على حمار نعم نعم طيب نستمر <تصفيق> خلاص بعدني شان بعد في قليل أو يمكن يسأل يتعلق بهذا الحديث نعم من هو <تصفيق> نوطن نوتن نوهو المكان هذا أصلا من اليمن تابعي يقال هو ابن أخت كعب الأحبار هذا كعب الأحبار كعب الأحبار ابني ماتي على الحميري وكان من كبار علماء آه أهل الكتاب وأسلم وهذا كذلك كان يعني له معرفة آه بعلم أهل الكتاب وأسلم هذا الرجل أسلمه ولذلك ظن هذا نوف البكالي هذا ظن. أن موسى ليس موسى بن إسرائيل ولذلك قال كعب كذب عدو الله كذب عدو الله هذا كأنه قال ابن التين حتى الشراحة البخاري لم يرد أن عباس يخرينه عن ولاية الله يعني لما يقال فلان عدو الله لا يقصدون أنه خرج عن الإسلام أو كفر أو ما سابه ذلك يعني أدو الله بآذي المسالة لم يحالفه الصواب لم يحالفه الصواب أو هذا يجري من غير قصد يعني قصد به الزجر وإلا أنه نوضاً يعني كان مسلماً كان مسلماً ومثله صلى الله عليه وسلم جاءت علينا من الصحيح أبو سناب أبو سناب الصحابي جليل وسويعة تودي أزواجه وبعد خمسة عشر يوما وضعت أخرجت جنين من بطنها وأراد أن تتزوج أبو سناب قال لها لا إلا أن يتم الكتاب أجله فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته قال كذب أبو السنابل كذب أبو السنابل أبو السنابل هذا كذب يعني كذب في هذه المسألة وهكذا يعني يقول السلف يعني كذب فلان يعني بهذه المسألة أو بهذا الفهم مزي يعني وهمة وغلطة وما شابه ذلك فال يعني يحمل يعني على الخطأ وعلى الفهم الذي لا يوا لا توافق عليه الشريعة وإن كان هو لم يقصد ذلك نعم نقرأ؟ نعم تمام مقران نعم ماذا قال يعني إذا سأل رجل المرأة عن المسألة مسألة ما من أسال الفذكية أو الأحكام فهذا لا, لا يعني لا يعتبر أولو تعد في بدل خلوة خلوة في تعليم العلم الخلوة هذه لا تفصيل يأتي في كتاب الجامعة الصحيح في كتاب الاستيذاء في كتاب العذاب لكن غالباً العالم إذا سئل يكون يكون معه ناس مثل ما عن النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما سئل كانت مسلهم موجودة الخلو الممنوع أن يكونها في في بيت واحد لا أحد معهما معه يعني لا يوجد معهم أحد أما لو سألت يعني ها هنا في هذه الساعة ساحت هذا المركز وقفت معك امرأة من أجل أن تسألك مسألة علمية لا من أجل أنها تستأنس معك تستأنس لا تعرف الاستئناس استئناس يعني تضحك أنت وياها وتقول لها كلمة وتقول لك كلمة هذا لا يجوز لكن إذا أرادت يعني أن تسألك وأنت يعني طالب علم عن مسائل علمية بأي جانب من جوانب النساء ووقفت والناس يمرون هذه ليست بخلوة. يعني يبوى البخاري باب خلوة الرجل بحضرة الناس. الناس يعني يمرونها. وأنت واقف معها وهي تسألك وأنت تجيبها. هذا ليس بخلوة. الخلوة هي أن تكون في حجرة أو غرفة واحدة. نعم. نعم نستمر. نعم. Kitab al-wudu bab ma jaa fil wudu bismillahirrahmanirrahim qala shaykh al-bukhari fi sahihi kitab al-wudu bab ma jaa fil wudu wa qawlillahi ta'ala idza qumtum ila as-salati faghsilu wa aydiyakum ila al-marafiqi wamasshuu birusikum wa arjulakum ila al-ka'bayn qala abu abdillah Wabiyan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, An Fard Wudu Mera T Mera, W T W Aida Mera Tini, W T W T, W Lam Yezd Ala T W T, W Kelha Ahl Al Ilm Al Istraf W Fihi, W An Y Jauz W رحمه الله منها ما يرد متصلا عند الإمام البخاري ومنها ما يرد خارج الجامعة الصحيح وذكر الآية قال عبد الله وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض الوضوء مرة مرة يعني أن يتوضى مرة واحدة قتل يده أو يديه مرة مرة مطمضة واستنشق مرة قسل وجهه مرة واحدة. لابد ان يعم كل الوجه. ما يتوضع زي وضع الناس. هل يزا كذلك? واذا موجود في السنة السنة مليئة. تسعى يقول لك انا شافعي. انا حنفي. انا بالكي. انا كذا. طيب ما تكون محمد. <تصفيق> ما محمد عنده؟ أي محمد ما عنده وظيفة يعني وظيفة حركة الجماعة ولاي جميعاً؟ فهذا يعني شيء عجيب جداً جداً. يعني وضو يستغرب فيه وخاصة بعد ما ظهرت هذه ال ال ال ال الإنترنت ياتوا بناس المساجد بس كده لا ما ما ما أقول إنه يعني. يجعل يده على هذه هل هذا وضوء كذا؟ فضاعت ال ما ولا الماء هكذا؟ ما سمعتم الآن في الجامعة صحيح ويل العقاب من النار؟ ما ويل العقاب من النار؟ وح وحديث في اللمعة والأحاديث في إسباق الوضوء وتاتي أحاديث كثيرة جدا هنا في الوضوء أو بالقص؟ يعني لا بد من الإلقاء سيأتي لو آه واحد أخذ يعني ما من هذه أرد أن يتوضى واحدة واحدة واحدة هذا من باب الواجب وعملها هكذا هل هذه تقصر العضو نحن نريد أن نتكلم بالسنة ولا نتكلم يعني بالعادة ولا ما يجري في ماسورة ولا دش ما إنسان جاب ويعافي فيه معه مد هذا هو المد هذا هو المد كان صلى الله عليه وسلم يتوضى بالمد دي. وببعض المرات دون المد ثلثين المد أقل من هذا فلو أخذ هكذا وأراد أن يعني يبع على السنة مرة يتوضى مرة ومرة يتوضى مرتين ومرة يتوضى ثلاثا وهذا نهاية الوضوء فلو أخذ هكذا دون أن يمر عضوه على على العضو هل يعتبر هذا إنسان توضع يعتبر هذا ما يعتبر إياك أن تقول لي مذهبي كذا ولا كذا أنا لا أعلم هذه عبادة وهذا دين هذه عبادة وهذا دين فلذلك البخاري رحمه الله قال أن فرض الوضوء مرة هذا هو الفرض الأول يعني حد البقاء قالوا لو أنه نوى بهذه القسطة الأولى الفرض ولم يعم ما عمه وجاء بالثانية لتكون يعني سنة وعمت الثانية ولم تعم الأولى هذا لا يزي وضوء لا يزي لأنه لم لم ينويه يعني بنية الفرض بنية الفرض إلا أن ينوي يعني إقامة الوضوء عموما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأراد التعميم بالواحدة والاثنين والثلاثة هذا ممكن لكن إذا قال أنا والله أريد أن أبعى السنة الأولى هذه فرض كما قال البخاري رحمه الله ولم يعم هذا لا يجديه هذا وضوء غير صحيح هذه صلاته باطلة وكره العلم الإسراف فيه يعني ما يصب الماء الكثير خذ إذا فتح يعني هذه البسبوسة ولا المأسورة شر ولا يحسن وضوء ولا يقلل من الماء الاثنين مع بعض وأن يجاوز فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني ما يقصر أكثر من ثلاثة أربعة هذه حرام والإسراف الكثير حرام نعم Baab, la tuqbal salatun bigayri tuhurin Qala hadathana Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali Qala akhbarana Abdul Razak Qala akhbarana ma'amar Anhammam ibn Munabih Annahusamya'aba Hurairata yaqul Qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam La tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda Qala rajulun min khatramawd Mal hadath ya aba Hurairah Qala فساء أو ذرات نعم هذا هو الحدث يعني حمله على الفساء أو الدراط أو البول أو المذي حملوا على الجاري العام يعني بالغالب يعني إذا كان هو في المسجد هو خرج منه حدث غالبا لا يبول في المسجد أو لا يصل له المذي في المسجد هذا لا يحصل له، يحصل له الفشاة أو الضرات، وهذا هو الذي ينقض الوضوء، وإلى أن وقظ الوضوء كثيرة منها النوم وذهاب العقل والمذي والودي، تعرف الودي؟ ولا ما. ما تعرفون الودي؟ الودي بعد إنزال، نعم، بعد بعد نزل، بعد خروج المني يقول غالبا بعد البول، نعم. Baab fadl al-wudu'i والغر gurru من آثار الوضوء. muhajjaluna Min athari al-wudu'i Qala haddathana Yahya Ibn Bukair Qala haddathana Layth An Khalidin, An Sa'id Ibn Abi Hilal An Nu'aymin Al-Mujmir Qala raqiytu Ma'abi Hurairata Ala zahri al-masjid Fatawadzaa faqala inni sami'atu Nabiya sallallahu alayhi wa sallam Yaqool inna umati Yudawna yawm فَمَن استطاع منكم ايتلا ايتلا غرته فليفعل نعم باب من لا يتوضا من الشك حتى يستيقن قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال سعيد بن مسيب ح وعن عباد بن تميم عن امه انه شك الى رسول الله صلى الله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 وليس سعيد مسيب عن عباد لأن أهل الحديث يقولون أن سعيد ليست له رواية عن عباد هذا وإنما كلاهما عن عم عباد إذن الإنسان يعني إذا كان كثير الشك كثير الشك لا يلتبث إلى هذا الشك لا يلتبث إليه يعني لا يعمل بالشك، لا يعمل بالشك، وأكثر علماء حتى الشقي لو كان طاري لا يعمل به، إلا المالكيين الذين يقولون يعني إذا شك لا يجوز له أن يصليه أبداً، ولو صلى صلاته باطلة عند المالكيين. لكن هذا الحديث يعني ظاهر يعني الدلالة في أن الشك لا يرفع اليقين. Makdem anda mesti yakin annak ada utara, wa tara ala shuk al tair haa da lai erfa al yakin, lai erfa al yakin, khab. Bab at-takhfif al-wudhu. Kala hadhthana Ali bin Abdullah. Kala hadhthana Sufyan an Amr. Kala akhbarani Kureib an Ibn Abbas. وال... An Nabiya sallallahu alaihi wasallam naima hatta nafkh, thnma kata, itu jaga hatta nafah, lalu bangun dan shalat, lalu kita berbicara dengan Sufyan, sekali lagi setelah sekali, tentang Amr, tentang Krayb, tentang ibnu Abbas. Kata, aku berada di rumah seorang wanita pada malam hari, lalu Nabi bersabda dari malam, lalu ketika dia berada di tempat lain, Nabi bersabda, dia berada di tempat lain, dia berada di tempat lain, dia berada di wa wa yusalli fa nahwan mimma tawadda thumma jiitu wa qama yusalli fa nahwan mimma tawadda thumma jiitu fa an yasari wa rubbama sufyan an shimalihi fa hawwalani an yamini thumma salla ma sha thumma taja'a fa hatta nafakh thumma ataahu al munadi fa adanahu bis-salah Fakama ma'ahu ila salah Fasalla walam yatawadda Kulna li'amrin Inna nasan yaqulun Inna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tanamu aynuhu Walayanamu kalbuh Kala amrun Sami'atu ubaid ibn umair Yaqul Ruhya al-anbiya wahyun Thumma qara'a Inni arah filmanam Anni adbahuk Adah zakinahu qabla قبل أمس ولا أمس فلذلك التخفيف يعني التخفيف الباب هنا التخفيف في الوضوء يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الوضوء يعني لا يستعمل معا كثيرا لا يستعمل معا كثيرا يعني يقلل الماء يعني ربما لا يزيد على مرة مرة قال وفيه دليل على إجابة ذلك هذا لأنه لو كان يمكن اختصاره لاختصره لكنه لم يختصره ابن حجر يقول هذا كلام يعني ابن النير قال فيه إجاب الدلك انتهى قال وهي دعوة مرتودة هذا كلام من حجر فإنه ليس بالخبر ما يقتضي الدلك بل الاختصار على سيلان الماء على العضو أخف من قليل الدلك هذا كلامه غير صحيح لأنه بالعمل لو صوفت الماء هكذا لا يصل الماء إلى كل العضو ومعلومة سيات علينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ الماء بكلتا كبيه إلى الوجه لم يرد أنه كان يصب يصب الماء هكذا هذه دعوة من الحافظ من الحجر رحمه الله في رده على ابن موير وليس هذا من باب الدباع يعني بالباطل كونه مالكي ليس هذا من الدين في شيء يعني كونك تنتظر لواحد حتى ولو كنت أنت وإياه يعني في مدحب واحد المسألة مسألة حق فلذلك هو لأن الشافعية لا يرون الدلك أو الجمهور لا يرون الدلك لكنهم محجوجون محجوجون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الكثيرة تمر علينا ولا عبرة بقول الجمهور ولا بقول الواحد العبرة بظهور النص ولأن عبادة لا بد فيها من الاتقاء الاتقاء والأداء على وجه التمام، ولذلك التعصب المذهبي معلوم يعني عند العلماء يعني مهما يعني الإنسان تخلص من التعصب. يقع في هذا التعصب لأنه عاش عليه ودرج عليه والعلماء الذين تلقى عنهم هذا يعني كأنهم يعني أرضعوه هذا ربما يرى الخروج يعني فيه يعني صعوبة عن المألوف كما هو معلوم نعم هل هناك حديث يبين ذلك؟ مقدار الماء الذي استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للوضوء غالبا نعم no. هذا <تصفيق> سيأتي إن شاء الله مد هذا المد المد هو يعني رطل وثلث الرطل الرطل النبو هو تسعة عواق عندكم الرطل ها هنا الرطل ما عندكم ما تعرفون الرطل ما عندكم موازين، ميزان؟ لتر كيف تزنون بأي شيء من الصنجر، السنجات؟ لتر لا ما ما في ميزان في سوم، موازين ما الآن؟ الماء عندكم باللتر؟ كالم بكالم. ويبنا بين لكم إن شاء الله يعني في في العصر يعني نأتي بماء. ونضعه ونقول هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم وسيمر علينا يعني مد مد هكذا ما هكذا يعني في هذا يعني قدره هو هذا هذا المد الذي كان يتعامل به النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة الفطر وفي كبارة الأيمان وفي إطعام المساكين سواء كان في ظهار Ahu fi man wqa'ala zewjeti fi nahr Ramadhan jama'a masail kubarat, namp? Esma? Nampud wajib. Lebih, lebih dua liter setengah. Mah ada huwa kudir, ya, lahimu kadal mah bihada, ya ni. Gak ada di sini. Kayak baskom, kayak baskom gitu. Kayak kayak baskom. Jadi tempat-tempat untuk masak itu loh, tapi sana sudah masyhur di situ. Kalau zaman dulu Indonesia itu ada tempat untuk nyanting, cantingan itu, nyantingan itu. Nah. Al anda, al anwir mukjut kan nah. karena mukjut saya. Karena wujudan Hanya who ya, nih mukdaro, hanya mukdaro ya, hanya mukdaro. Hanya who yang mukdara, yang, loh, ada itu yang di wiyah, nembel hakda, dan <tosan> nazaru di إنه. هذا كان الذي يعني استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المد. المد والصاع. والصاع اربع عمدات. هذه الاربع عمدات كان يختزل بها من الجنابة. هل تقسلك الان? ما تقسلك? لكن هي كانت كان يختزل بها النبي صلى الله عليه وسلم وكل الناس. ويمر علينا النجام regimenola عبدالله واحد قال له والله شاعري كثير. قال له والله شعر النبي صلى الله عليه وسلم اكثر منك.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 Kala khadathana Abdullah bin Masalamah An Malikin, An Musa bin Uqbah An Quraibin, Mawla Ibn Abbas An Usama bin Zaid Anahu sami'ahu yaqul Dafa'a Rasulullah s.a.w. Min'arafata Hatta idha kana bisya'bin Nazala fabala Thumma tawadda'a Walam yusbighil wudu' Faqultu as-salata ya Rasulullah Faqala as-salatu amamak Farakiba فلما جاء المزدلفة نزل فتوضع فأصبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان ببعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما باب إسباغ الوضوء قال ابن عمر إسباغ الوضوء إلى إنقاء الانقاه يعني كما ذكر الحافظ هو بنفسه قال وقد روى ابن المنذر بإستاذ صحيح حنة بن عمر كان يغسل رجليه في الوضوء سبعة مرات هو الوارد يعني في الرجلين على وجه الخصوص إما ثلاث مرات وإما أن يغسلهما يقسل يقسل حتى يصل الماء إلى كل العرض هذا الوارد حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان ابن عفان حديث عثمان غسل الاعضاء ثلاثه ثلاثه ثلاثه بما فيها رج القدم وقسل وحديث عبد الله بن زيد غسل رجله حتى انقها حتى انقها الاقي بن عمر قال يبع يعني يغسل رجله سبع مرات العلة كما ذكر ابن الحجر قال وكأنه بالق فيهما دون غيرهما لأنهما محل الأوساح غالبا لاعتيادهم المسح حفاة يمشي حفاتا ما كان عندهم نعال ما كان عندهم نعال ينتعلونها لكن يعني في نهاية المطاف السنة إما أن تقصيهما سلاساً وإما أن تصب الماء إلى أن يعني يصل الماء إلى العضو من غير عد يبقى الانقاء يعني هذا هو الانقاء ال ال الاتمام الاتمام هذا يلزم منه الانقاء إذا أردت يعني أن تتم الوضوء لا بد أن يكون انقاء لا سيما إذا كان هنالك وسخ لابد أن يزول كما يقول الفقهاء إذا كان في حائل لابد أن تبق على ذلك إذا كان هنا في بوهية هذا الذي الطلاع هذا لابد أن يخرج لأنه حائل لأنه حائل هكذا الحائل هذا حايل هنا ولا بد من إخراجه حتى إذا كان بالشعب يعني نزل فباله ثم ولم يسبق الوضوء يعني لم يتوضى الوضوء الكامل يعني لأنه ليس وضوء صلاة ليس وضوء صلاة هذا ليس وضوء صلاة أراد أن يتوضى يعني لأن الوضوء الحفظي يعني ينبغي المسلم أن يحافظ دائما على الوضوء ليكون يعني في طهارة وبحيث لو جاء الموت يكون هو يعني طاهر ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه استاك وتوضع لما كان يعني في سكرات الموت استاك حتى يعني لأن الملائكة ينزلون فلابد الإنسان أن يتهيأ في الصورة المثلة نعم وبعد ما وصل إلى المزدرفة توضعوا وأسبق الوضوء أسبق الإسباق هو يعني التعميم أصلا وهذا فيه رد على ابن حجر وعلى غيره يعني وأسبق عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ولما يقال أن المرأة تلبس يعني الله الجلباب السابق السابق سابق معناه الذي يغطي كل شيء في المرعى ما يبقى شيء ما تبقى بدحه صحيح هذه بدها تمثل اللمعة هذه فلذلك يعني ما ينبغي للناس يعني خاصه يعني اخواننا السلفيين يتعصبوا يعني المذاهب ايا كان المذهب حتى ولو كان مذهب ابن احمد رحمه الله نعم Baab wasil wajhi bilyadayn Min gharfatin wahidatin Qala haddathana Muhammad Bino Abdirrahim Qala akhbarana Abu Salamah Al-Khuzai Mansur Bino Salamah Qala akhbarana Ibnu Bilal Ya'ni Sulaiman An Zaid ibn Aslam An Atta ibn Yasar An Ibn Abbas Anahu an tawaddo afa ghasala wajha Akhada gharfatan ghorf, Mimain famadmada biha Wastan syaqa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 ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضع يعني غسل وجهه باليدين من قرفة واحدة وكما جاء في الحديث ها هنا يعني يا علي بن عباس أنه توضع فغسل وجهه أخذ قرفة من ماء فمضمض بها واستنشق هذه للمضمضة والجزء الآخر يعني يتمضمض ويستنشق من قرفة واحدة هذا خلاف الملكية الملكية عندهم المضمضة ثلاثة والاستنشاق ثلاثة كل واحد ثلاثة قرفات لكن ال ال ال الراجع والعلي الكثيرون العلماء وسنة النبي عليه الصلاة والسلام أن المضمضة والاستنشاق من كفن واحدة. نعم. قال كذلك الوجه يعني بعض الناس يأخذ يوم يد واحدة هذا فعل المتكبرين فأخذ القربة وأضاف إليها يده الأخرى من أعلى. وثبت يعني في السنن كان يخلل لحيته يخلل اللحية خلاف للمالكة المالكة قالوا هذه لا تخلل بس. لكن السنن أولى أنه في السنن كان يأخذ كفا للحيته نعم باب التصمية وثبت بالرجلة يعني فرشها حتى قتلها حتى غسلها يعني حتى غسلها ايش يعني اي شيء يعني حتى غسلها كما قال هو قال صريح بأنه لم يكتفي بالرش طيب انت قلت ما في دلك مش قال هكذا قبل قليل قال ما اكتفى بالرش الرش هذا لا لا يكفي لا بد من القص وإذا أنت الآن يعني حتى في العمل العام أردت أن تقص سوقك هكذا تصبه بالماء هكذا تقول له كذا خلاص تضعه على حبل ولا كذا أليج هكذا هذا هو المعروف وال معلوم عند الناس في لغتهم وبتعاملهم تعاملهم إذا أردت أن تغسل سوق هكذا إذا أردت أن تغسل لابد ده. أن تزيل هذا ال الوسخ والدرن لابد ده. تحريك وربما تأتي بشيء آخر إذا أنت ما تستطيع مثل هذا يصل إيده إلى ظهرك تأتي بخيط ولا بشيء أليس كذلك هذا هو القص المعروف Bعيد من التعصب, Nama, baca. Bab at كل على كل حال وعند الوقاع. Nama. Kala haddathan Ali bin Abdullah. Kala haddathan Jarir, an Mansur, an Salim ibn Abi Jat, Abi Jat, an Kureib, an ibn Abbas. Yabluhu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala, lo an ahadakum, iذا أتى أهله, Kala, bismillah, Allahumma jann Ibn Shaytan. وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَقُضْيَا بَيْنَهُمَا وَلَدٌ لَمْ يَدُرُّهُ لم يجد يعني في التسمية إلا هذا الحديث <تصفيق> الذي هو بالجماعة مع الرجل مع المرأة كيف يأتي بهذا, بهذا الموضع جعله في هذا الموضع أولى من موضع المرأة التسمية على كل حال وعند الوقاع ويمدوم يعني عند الوقع الجماع قال هو قال كانه مو ظاهر يعني الحبر والحجر يقول هذا المعنى كأنه مو ظاهر لكن يستفاد من باب الأولى لأنه إذا شرع في حالة الجماع وهي مما عمر به بالصمت يعني قال عمر الإنسان يعني في الجماع بالصمت ما الذي عمر بالصمت يعني هذا حدث الرجل مع زوجته يعني يفعل يفعل هذا كما تفعل الدواب ولا بد لا بد يعني يضاع هل لا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك فهو يعني الفقه يقول يعني الإنسان عند الجماع هذا باطل لا أصله هذا استدلال عجيب قال وفيه شر إلى تطعيم ما ورد من كراهات ذكر ذكر الله في حالي في حالينا الخلاء واليقاع لكن هذا ضعيف الخلاء ما يذكر الله يذكر الله لما يدخل في الخلاء هو داخل الخلاء ويذكر الله سبحانه وتعالى عند الجماع وبعد ذلك لا يشتغل بذكر الله لأنه ما شوكل بشيء اخر فلو يشتغل بذكر الله لا يستطيع لو أنه بأذناء الجماع يذكر الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر يقوم بهذا العمل لا يستطيع صحيح فهذا هو ذكره على العمل هذا ذكر وفي مضع أحدكم صدقه فلابد الانسان يفهم الحافظ يعني يقول كلاما يعني كلام هذا كلام الخرافيين من الفقهاء فهذه من المؤثرات على الحافظ رحمه الله في كتابه هذا الجليل الفتح البخاري لماذا يعني لم يذكر حديث يعني كل عمل لا يوجد فيه بسم الله فهو أبتر أو أقطع لأنه عنده لم يصح ولهذا صحة فبينهما جامع يعني كل عمل يتغرب به الإنسان إلى ربه فهو عمل يعني يشرع فيه هذه التسمية كما شرعتها هنا في, في الجماع ويقول في الوضوء من باب أولى وأحرا نعم في التسمية عند اللقاء نعم ذكر في الحديث لو أن أحدكم إذا أتاه له قال بسم الله ما يقول ما تنبغ لنا أن نقوم في البداية في الوسط وفي النهاية في البداية <تصفيق> أي شكرا وبالنهاية إلا كان إذا نسي يقول إذا ساعة أولاد ساعة الحركة إذا نسي يتذكر ويقول إذا في البداية إذا في البداية نعم شكرا. اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان مبارد أخبرنا <تصفيق> نعم إذا نسي إذا نسي يا يا يقول نعم فضل فضل أنتم كلكم متزوجون؟ أنتم كلكم ليجو يعني متزوجين؟ نعم بعضكم يعني ديك وبعضكم بروج تعرفون الديك؟ الديك تعرفونه؟ ايام جغو الديك نعم الديك اللي يصيح نعم هذا هذا الرجل والبروجة الصغيرة هذا الذي <تصفيق> لم يتزوج هذا حديث حديث موجود في الطمارب ابو سلم بن عبد الرحمن ابن عوف وكان صغيرا وجاء الى عائشة رضي الله عنها يسألها عن اذا جاء مع الرجل جاء زوجته ولم ينزل قد له يعني أتدري ما مثلك يا بسمة؟ قام صغير لم يبلغ الحلم أو لم يتزوج. لا تأتدري ما مثلك؟ مثلك كمثل الفروج. سمع يا كا تصيح بصحة. أولئك الذين لم يتزوج سمعوا أولئك ضحكوا وضحقوا معهم. بعضكم غير متزوج. صحيح؟ آي نعم. روجا جا. بيض. Yang kecil itu kiki dipendel sekali langsung lari <laughs> itu, yang enggak mau nikah. Nah, kalau nah. nikah jago, nah so, ad -ad -ad. maseh ada seh, so. <tik> ada. Ada se? Masa lo nawaitu fil hamam, wakayfa tasmiah tu Allah, eh, kayak so. <tik> f tasmiah, mana nawaitu fil hamam? Anda tahu alhamam? Nah, tasmiah. إذا جلست في محل القضاء الحاجة الفقه يقول فات عليك الدعاء. لكن إذا دخلت الحمام وقبل أن تقعد وتذكرت الدعاء تقول الدعاء. إذا دخل في بعض الروايس يمر علينا إذا دخل أو إذا أراد أن يدخل. سيأتي. إذا دخل يعني محل قضاء الحاجة أو إذا أراد أن يدخل. ده بالصمد بالسر هذا بالسر يعني في نفسه نفسه نعم يسمع نفسه أي ذكر لا بد فيه أن يسمع نفسه حتى السلام يعني من الصلاة أنا أسمع ما أدري هل إنكم تسمعون عن كذلكم لما تخرجون من الصلاة ولا هكذا يعني؟ أنت نحن في المذهب المالك لكن يعني هذا ليس من صحيح يعني لابد أن أو السلام عليكم ورحمة الله يعني ح... تسمع نفسك لابد من أن تسمع نفسك إذا لم تسمع نفسك فالصلاة يعني الصلاة يعني تكون بعطلة يعني يعني وإن كان المالكية لا يعني يرون لو حرك لسانه هذا ليس ذكر وهذا ليس قراءة وليس دعاء ولا أي شيء لا تحريق اللسانة وشفتين عندهم لابد من تحريك يعني الحديث خباب وغير خباب لما سئل سئلوا عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية كان يقرأ قالوا نعم كيف تعرفونه وقالوا باضطراب لحيتي باضطراب لحيتي وربما يسمعوا العاية ربما يسمع الآية ولذلك يعني لما جاء في مسلم والموطى الذي يعني يحرك لسانه شديداً، وهو رأى الإمام فأنكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقول مالي مالي انازع القرآن يمكن أنك تسمع نفسك كده. لكن لا لا تشوش على الإمام. الرحيم هذا ممكن بعض يعني إخوانا الشافعية يقولون بهذا يعني وهذا تشويش على الإمام لكن تسمع نفسك تسمع نفسك نعم نعم فل فضل لا يزال سؤال في تسمية عن الوقا أ هذا ينبع على الرجل فقط أم كذلك للزوجة تسمية عن الوقا Lelaki hanya amli zewaja, juga. Allah yang maha paham, lelaki dan perempuan keduanya mukulip. Tetapi lelaki pada segi taksis, nampaknya. Ya, dengan menganggap dia sebagai yang tertinggi, dia sahaja. Dia yang terkemuka, dan dia yang terkaya. Dia yang terkaya dan terkemuka. لكن الأمر يعني يحتمل الرجل والمرأة في عين واحد نعم فضل <تصفيق> آه... المسألة تضع لك في هذا الهاديث آه... ما ضرر ال Uh, Allah di Yusibuha tidak atar rajulu mar atahu ibuertas miahmad rojulu hal hina kau mungkin uh, istilah tulmani rojul pi manusia atau al jin atau anna you anna anak bilkes wah uh, pintul pintul insan wal jin hal-halnya mungkin uh, okay yes sir. ما الدورار يعني في بعض الروايات لكن هذا صحيح ولا في أنا هذا بنت من الجن والأنس أبوها من الجن إسرائيليات أبوها من الجن وأمها من الإنس أو أبوها من الإنس وأمها من الجن هذه الروايات لا, أساس لا من بنصحها يذكرها على التفسير وعلى التأويل من غير يعني إسناد هو صحيح أن شيطاني يخالط يعني الإنسان الذي لا يذكر الله ولا يتق الله سبحانه وتعالى يخالطه الشيطان فتطلع أخلاق الإنسان هو إنسان يعني لكن تخرج أخلاق الإنسان شيطانية تقول ملحد لا ديني بوذي ماسوني علماني لأنه لم يذكر اسم الله على هذا الموضع فلذلك يعني لا يخوش هذا الولد أو هذه البنت مباركة يقول الشيطان فيه نصيب هي مثلة وقعة بين الفقهاء هل يجوز للإنس يعني يتزوج من الجن؟ أو الجن يعني يتزوج من الإنس؟ قالوا لا لا يتزوج الجن من الإنس لكن يمكن زواج الإنسان الجن هذا ما عنده دليل يعني من الكتاب ولا من السنة لأن طبيعة كل إنسان لا تشعبي طبيعة الآخر هذا من النار الخالص وهذا من الطين وما في يعني وجه يعني يجمع بين الإنس والجن وإن كان هذه وسيلة يعني يكرها ويقولها الفقهاء وقالوا أن بالقيس بهذي الصورة وقالوا أن سليمان لما قصف عن ساقيها وجد على على ساقيها يعني شعر وطبعا النساء لا يوجد شعر على يعني في في في جسد المرأة لا يوجد شعر لأنها مخلوقة بأن تكون مناعمة ليس فيها شبه الخشونة الموجودة يعني في الرجل. هذا هو الخلق الإلهي لكن على اي هذا هو كلام يعني على التفسير لكن لا توجد روايات للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وقدير يعني من التفسير فيه يعني الدخيل دخيل الذي ليس هو من من الصحيح يعني يكون من الباطل يعني ما سلم التفسير من الإسرائيليات حتى في قوله تعالى الآدم عليه السلام ذكر أنه لا يعجل ولد فقال جاء إبليس إلى حواء وقال سميه الحارث أو عبد الحارث هذا نصيب يعني الشيطان هذا لا يجوز ولا يصح عن آدم ولا عن حوى في الآية التي بضعيها كانوا هم أشرقوا بالله رب العالمين أحد يذكر هذه الآية أيها الشيخ؟ فلما تغشاها حمل حملت حملا خفيفا قبلها قبلها قبلها بآيات. هلا ما أتاهما صالح. هلا ما أتاهما صالحة جعل له شركاء فيما أتاهما. وقالوا هذا يعني عادم مع إبليس جاء عن طريق حواء. هذه قصص باطلة لا أساس لها من الصحة. وتجد في بعض التفاصيل تجد في بعض التفاصيل وكثير من هذه الرواهات ومثل اللي على في صورة البغرة آه. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وقالهم هاروت وماروت نزلا إلى العرض ابتحنهم الله سبحانه وتعالى وجاءوا إلى امرأة جميلة و... وطلبت منهم الزنا أو قتل النفس أو شرب الخمر ف أبوا أبوا ذلك وبالآخر شربوا الخمراء وقتلوا ولاده، وذنوا بالمرأة ومسقهم الله هذه الزهرة كما يقول أهل التفسير. والعجيب يعني حتى الحفل من حجر يمين إلى تصحيح هذا وهذه قرافة هذا دجل هذه شعوزة لا يسلم الإنسان الكبير والعالم وصاحب الاستقامة وصاحب المعرفة والتمكين من ورود الخرافة ولا سيما إذا وردت يعني بطرق كثيرة فيتوهم بأن لها أصل كما أن الحبل الحجر رحمه الله يصحي حديث ال وتلك العرانيق الع الع العرانيقة القرانية العرانيقة العلى وإن سبعتهن لا وال يعني الشيخ العلباني عنده نصف المجانيق على حديث العرانيق تمامتم بها قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اللات والعجزة وهذه وسجد أهل مكة جميعا وأصاب النبي صلى الله عليه وسلم هم وغم هذا لا يصح صحيح ورد روايات مراسيل إذا جمعت المراسيل على حسب القواعد يعني يصح لكن هذا لا يصح مثل هذا لا يصح هذا لا يصح وإن كان يعني الحفظ رحمه الله ذهب إلى هذا لكن جز الله يعني الشيخ العلباني وجز الله عياد من قبله وجماعات من العلماء ردوا هذه الأباطيل والترهات وهكذا يعني التفاسير لا تخلو من هذه الأباطير والدرهات يا قدير جدا خاصة رواية الكلب ومحمد الواقي هذا وعند رواية ابن زيد ابن رحمان ابن زيد وروايات هؤلاء يتخير منها ما وافق يعني النصوص والعدلة وما وافق عليه آل العلم أما الإنسان يأخذ حاطب ليل بلى شيء في التفسير لا لا ينبغي نقرأ نستمر نصون وهو الآن ما في سواه نقرأ والناس الناس يسألون يسأل يسأل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم وأنا في الوضوء هل يجب علي وضوء مرة ثانية؟ نعم. أنت متوضي وقعت عليك نجاسة؟ نعم خشيت أن. أنت توضت وقعت عليك نجاسة؟ فاد الوضوء. وقعت عليك نجاسة؟, نجاسة؟ نعم. هذه فأه... نجاسة لا لا علاقة لها بين وقت الوضوء. إلا يعني يخرج منك يعني شيء من القبل أو الدمر من محل البول أو محل القيء. لكن إذا وقعت عليك نجازة وأنت في الصلاة إذا تستطيع يعني وقعت على الإمامة ترميها أو أن تلابسي رداء مثل العرب تضع الرداء وتصلي بإذارك والصلاة الصحيحة أو مثل ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم وضع عليه كما يمر علينا إن شاء الله في كتاب الوضوء السلا على ظهره وكان المسعود وقال يعني ليست له منحة ما يمد قوة لأن هذا كان في مكة فجاءت فاطمة وأزالت هذا السلة وهذه النجاسة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإذا ممكن يواصل في الصلاة إذا ما ممكن يقطع الصلاة ويزيل النجاسة ويبتدى و... الصلاة من جديد أما إذا وقعت عليه النجاسة وهو مطوض فلا أثر لها على الوضوء لا تؤثر على الوضوء نعم Sah, so, estamir? Nampak. No. Bab, "Ma Yaqool" عند الخلاء. Nampak. No. "Kata Pada Tahun Adam", "Kata Pada Tahun Shubba" dari Abdul Aziz bin Suhayb. Kata Saya mendengar Anas berkata, "Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam" apabila dia masuk ke dalam ruang, "Kata Allahumma, Inni A'udz Bukum Al Khubusi Wal Khubais". Dibantu oleh -ar -ah, Abu Ararah dari Shubba. قال عندر قال غندر عن شعبة وقال, وقال وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حمات إذا دخل وقال سعيد بن الزيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل فهمت إذا دخل إذا أراد أن يدخل إذا أتى الخلاء مجرد أنه ذاهب إلى الخلاء هنا ممكن يستعيد من هنا ويذهب لكن الأحسن والأفضل عند ما يريد أن يبخل رجله اليسرى أو الشمال فيقول الدعاء, الدعاء ويدخل لكن لو نسي حتى دخل يقول الدعاء نعم إذا ما كان لك لا يوجد الباب يعني مثلا في الميدان الخلاء عند عند الصحابة ليس يوجد هذه الحمامات والكنوف والمراحيض هذه ليست كانت عندهم كانوا في الخلاء كانوا لا يعرفون هذا مجرد انه ماشي الخلاء يستعيد بالله من الخبث والخبائس او مجرد يعني ما وصل المكان الذي وقف فيه هذا محل قضاء الحي يستعيد بالله من الخبث والخبائس مجرد ما وقف على الفتحة قبل ما يحل السروال يستعيد بالله من الخبث والخبائس. لأن العرب لم يكن عندهم كنف يعني كنف يعني هذه المراحيض والحمامات والأتبخانات كما تسمى باب وضع الماء عند الخلاء قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم ابن قاسم قال حدثنا ورقاء عن أبيد الله ابن أبي يزيد عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا قال من وضع هذا فاخبره فقال اللهم فقهه في الدين نعم العرب لا. كان ما عندهم يعني هذه الحمامات كما تسمى لكن في اخر حياتهم يعني استعملوا وحفروا هذه الأكنبة في البيوت سيأتي علينا الآن هذا واحد منها يعني وضع ابن عباس للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا يعني وضوءا يعني لقطاع الحاجة يسمى وضوء يعني أنت تريد أن تدخل الحمام ممكن تقول أنا أريد أن أتوضع وتريد أن تبول أو تتغوط كيف وضوء؟ الوضوء أصلا هو يعني الله نعم من أنواع التجمل، الوضاع، الجمال التنظف، التطهر ولما تدخل إلى الغايزة والبول وبعد ما تقضى حاجتك وتنظف المكان فكأنك توضعت لأنك تنظفت وتطهرت يعني كلمة وضوء كلمة يعني عامة لكلما يزيل الطهارة أو يجلب الطهارة إلى الإنسان وضوء أو غسل أو ما شابها ذلك وهذا يعني من عباس كان يعني يضع الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم لما يبيت عند خالته ميمونة خالته ميمونة نعم باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتعدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستقبل القبلة ولا يوله يولها ظهره شرقوا أو غربوا أو غربوا هذا بالنسبة للمدينة المدينة آه هنا ومكة آه هنا في اتجاه واحد هكذا المشرق في مكة والمدينة وهكذا المغرب في مكة والمدينة فإذا أراد يعني أن يقضي حاجته وهو في المدينة أن يشرقه أو يغرب يعني لا يتجه على جهة الجنوب مكة ولا يتجه على جهة الشام الشمال لأنه يعطي ظهره إلى مكة كما قال يعني فلا يستقبل القبلة ببوله ولا يوليها ظهره ببوله أو غائطه هذا بالنسبة لأهل المدينة بالنسبة لأهل المدينة أما من كان يعني شرق المدينة فلا يشرق ولا يغرب، صحيح؟ هذه مكة وجماعة في الناحية الشرقية أو جماعة في الناحية الغربية مثل السودان فلا يشرقون ولا يغربون يتجهون إما شمالا وإما جنوبا هذا هو المطلوب وخاصة إذا كانوا في الخلاء أما إذا كانوا في البيوت الأفضل يعني أن لا يتجه إلى مكة لكن لو يتجه إلى مكة وهم في البيوت باعتبار بين بينه ومكة حاجز بناء أو ما شابه ذلك سيأتي نعم باب من تبرز على لبنتين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون jika qadat' ala حاجdikah, fala takstabil al-kiblah, walah bait al-maqdis. Fakala Abdullah bin Umar, laku dirtaqiyat yaman ala dzhar bait lana, fara'iyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinatain, mustabilan bait al-maqdis lhaajdih. Wafakala lalak min al-ladina min al-ladina yussallun ala aurakhim, fakulut la adri قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض في الحديث الماضي لا تستقبل, لا تستقبل القبلة لكن هذا في في الدور في البيوت في البيوت لا مانع لكن الأفضل ترك استقبال وإستدبار القبلة يعني الأفضل أن لا يستقبل وأن لا يستدبر القبلة وهذا الرجل السائل بن عمر رضي الله عنه قال له إن الناس يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس يعني وأنت بالبيوت البيوت عبد الله بن عمر أربيل من هذا الرجل أنه لا يبقى شيء كثير يعني من العبادات وسألوا عن قضاء الحاجة لكن ابن عمر بفقه أدرك أن الرجل لا لا يعرف الصلاة لماذا؟ الذي لا يعرف قطاع الحاجة لا يعرف أن يصلي هذه الحقيقة بالكم يعني اجعلوا ذهنكم مع هذا الحديث فلما أخبره قال ارتقيت يوما على ظهر بيتي لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين هذا هذه الحفرة وتقوم في لبنة من هنا يرتفع عليه الإنسان حتى لا تخرج الأبخرة وتعمل له صداع مثل ما موجود الآن مرتفع هذا هذا يسمى لبنة تهمتموها وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم فقال لا أدن والله كيف لا تدري هذا الورق ولذلك فاسترعى مالك قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع على العرض يزجد وهو العاصمة بالعرض. يعني يصلي على ورده. كما يبعى الكذب للعافية. وكان الوجه ذا بطل المكرش. يعني فايل منه لانه من السنة ها قدر bahab huruji nisai ilal baraz qala haddathana yahya bin bukairin qala haddathana layih qala haddathani uqail an ibn shihaab an uruah an aisha ta anna azwajan nabiyya azwajan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna billayl idha tabarrazna ilal masani' wawwa sa'idun afyah fakana umar yaqulu lil nabiyya sallallahu alaihi wasallam uhjub nisaaak Fam yakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yafahal. Fakrjat Sodah bintu Zama, zahid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, laylatan min al-layal, gha'an. Wakatimruatan, tawilatan. Fna'dahah Umar, ala? Qad arfnaaki, ya Sodah? Hilsan? Ala ayanzil al-hijab? Fanzil Allahu ayaat al-hijab. Qalahhdatana Zakaria. Antum yang berkhuruf وكنا يخرجنا من ليل إلى ليل ومع هذا كان عمر رضي الله عنه يرى أن تخرج المرأة يعني احتمال هذا يعني هذا هو باحتمال يعني بعد نزول آية الحجاب هل كنا يعني سافر سافرات الوجوه لم تنزل يعني الآيات المكملات للحجاب الكامل أو أن عمر رضي الله عنه أراد أن لا ترى حتى سواد المرأة شخص المرأة لا يرى ولعل هذا هو الذي يعني أراده عمر رضي الله عنه يعني يريد أن لا تخرج المرأة على البتة من بيتها حتى ولو قضاء حاجة طيب أين تقضي حاجتها لم يقل هناك كنف ولا مراحيض ولا حمامات هذه ضرورة ولذلك يعني أذن لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقضاء قضاء الحاجة وقال قد عرفناك يا سودا حرصا على أن ينزل الحجاب بمعنى أن الوجه يعني يستر هذا الذي لأنه عرفها من بعيد يعني بشخصها لأنها كانت طويلة طويلة فارعة يعني في الجسم فأنزل الله آية الحجاب الكاملة حتى تغطي الوجه نعم الصعيد أفيح الصعيد الواسع الصعيد هذا الذي يعني يعني الأرض تسمى صعيد فتيمم صعيدا طيبة الصعيد يعني وجه الأرض هذا لكن الصعيد الأبيح الواسع خارج المدينة لقضاء الحاجة تبرز البراز. البراز البراز يعني الخروج لقضاء الحاجة الخروج لقضاء الحاجة قال حد ده هو منه المبارزة في الحرب لكن المقصود يعني قضاء الحاجة أو الفضاء الواسع لأن الفضاء الواسع الإنسان يذهب فيه من أجل أن يقضي, أن يقضي حاجته يعني الفضاء <تصفيق> نعم قال حدثنا زكريا قال حدثنا أبو إسامة عن هشام ابن عروة عن أبيه عن أيةشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أذن أن تخرجنا في حاجد كنا قال هشام يعني البراز يعني البراز نعم يعني قضاء الحاجة يعني إلى الخلاء نعم وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر الوحي في الأمور الشرعية يعني لا يتقدم في الغالب لا يتقدم لأنه لم يعمرهن بالحجاب مع وضوح الحاجة إليه حتى نزلت الآية لا تغطية الوجه وكذا في إذنه لهن بالخروج خروج لقضاء الحاجة نعم باب التبرز في البيوت قال حدثنا إبراهيم بن منذر Kata, "Hadda'ana Anas bin Uyayd, an Abuayyidillah, an Muhammad bin Yahya bin Habban, an Wasi bin Hibban, Habban, Habban, Habban, an Abdullah bin Umar. Kata, "Irtaqi' tu Fauqa Zohri baiti Hafsa li bagh hijati, faru'ai tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hijatuh Mustadbi'ir al-Qiblah. Aiy Mustabil al-Sham." قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا يحيى عن محمد ابن يحيى بن حبان ان عمه واسع بن حبان اخبره انا عبد الله بن عمر اخبره قال لقد ظهرت ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائدا على لبنتين مستقبلا بيت قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبه عن أبي معاد واسمه عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته أجيء أنا وغلام معنا إداوة من ماء يعني يستنجي به نعم يعني إذا خرج لحاجته يعني في القلاء جاء أنس هو معه غلام يتيم لهم بالإداوة الإداوة إناء فيه الماء يعمل من جلد كان يعمل من جلد أو يعمل من الطين ما ذلك هل عندكم يعمل من طين أو يعمل من جلد أو يعمل الآن البلاستيك نعم هيا Baab man humila ma'ahuma li tuhurihi Waqala Abu Darda Alaihsafikum sahibun na'alain Wa tuhur wal wisad Qala khadathana Sulaym, sulayman bin harb Qala khadathana shu'bah An abi mu'ad Hu'a'ta bin abi maimunah Qala samihtu anasan yaqul Kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ida kharajali hajatih Tabihtuhu أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. نعم. يعني هل كان يعني أنا من مالي وكان ابن مسعود وكان أبو هريرة وكان المقيرة من شعبة هؤلاء جميعا يحملون حسب الأحوال يحملون الإداوة في الماء ويحملون العنز عصا في مؤخرها يعني حديدة مثل الحربة. تعرفون الحربة؟ هذه الحربة عصا وفيها حديدة وكان يقاتل بها أهل الإسلام. العنزه عرفتموها أم أصابكم النوم دب إليكم النوم هل عرفتم العنزه هذه؟ عنز عنزه عصا عصا هاي في آخرها حديدة. يجعله يغرزها الإنسان لتكون له سترة أو يعني إذا جاء العدو دفع بها عن نفسه أيوة باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عطاء بن أبي ميمونة سمع انس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي يستنجي بالماء تابعه النظر وشعذان عن شعبه ان عن عنزة عصى عليه زجج زجج عصى عليها زوج يعني هذا كذا يعني في اسنان يعني مثل اسنان نعم اقصر من الرمح الرمح تقاربونه نعم باب ان باب ان باب نهي عن الاستنجاء باليمن قال حدثنا معاذ بن فضاله قال حدثنا هشام هو ادس طواي قال عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قداده عن ابي هي قال رسول الله صلى الله إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في, في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه لا يستنجي يعني يتمسح لا يستنجي وكذلك لا يمس أو لا يمسك ذكره بيمينه وكذلك إذا شرب ما يتنفس. لا بد يشرب ويبين القدح ثم فيه ثم يشرب مرتين أو ثلاثا ثلاثا أفضل وأكمل نعم باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قطادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذنا ذكره بيمينه Wa la yastanji bi aminih Wa la yatanafas fil ina Bab al-istinja' bilhijarah Qala haddathana Ahmad bin Muhammad Al-Makki Qala haddathana Amr bin Yahya bin Sa'id Bin Amrin Al-Makki An jaddihi, an abi Hurairah Qala ittaba'tu nabiyya Sallallahu alayhi wa sallam Wa kharajali hajatih Fakana la ahjaran أستنفط بها قال نحوه ولا تأتني بعظم ولا ورث فأتيته بأحجار بذرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن هذا يعني الحجارة الحجارة تقوم مقام الماء والماء يقوم مقام الحجارة الحجارة يعني ثلاث أقلها ما يستعمله الإنسان في الاستنجاء ثلاثة أحجاب يعني في قضاء الحقيق لابد من ثلاثة أحجاب وأن يكون عظم العظم هذا لا يجوز لأنه طعام إخواننا من الجن ولا روز الروز هذا فضلات البهاي لأنه لا يزيل النجاسة وأبغي أحجارنا أستنفذ بها يعني أستنجي بها وجاء يعني بهذه الأحجار أبو هرية رضي الله عنه وبعد ما انتهى أنه صلى الله عليه وسلم يعني من قضاء حاجته أتبع الموضع سواء كان محل البول أو سواء كان محل محل القائط الحجارة من أجل أن ينظف ويطهر آه الموضع طهر الموضع آه يعني لا بد من ذلك قال لكم في الحديث جواز اتباع السادات يعني ستبعه وإن لم يعني أمرك يعني برير ذهب عنه صلى الله عليه وسلم من غير أن يأمره من أجل أن يستفيد منه ومن أجل أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم باعتباره أنه سيد السادات عليه الصلاة والسلام ومن أجل يعني إعانته في بعض أموره وهكذا وفيه يعني أن الأنبياء عليه الصلاة والسلام أنهم مثل الناس يأكلون ويشربون ويقضون حوائجهم ويصير عليهم ما يصير على, على الناس خلافا للغلات هؤلاء كأنهم ما سمعوا بالسنة ولا قرأوا التاريخ. نعم. نعم. حضر سؤال. الحجارة قالوا يعني يكون لها يعني سلاسة اطراف على اقل تقدير. يعني متوسطة. ما كبيرة ولا صغيرة جدا يعني متوسطة بحيث يعني يزيل منها هنا ثم يزيل منها هنا ثم يزيل منها هنا. ويقوم محال يعني يمسك به والشافية يقول يعني الثلاثة ما كفت سبعة خمسة تسعة احدى عشر حسب حال الشخص يعني حسب حال الشخص في من الناس يعني لا يعرف ثلاثة لا تكفيه خمسة لا تكفيه تك سبعة لا تكفيه إذا قام يقوم برجاسته المقصود هو إزالة الموضع من النجاسة نعم فضل <تصفيق> هل ممكن الاستنجاب في ورقة سجرة؟ هذا لا يجوز كيف يعني كيف في ورقة؟ هل ورقة السجر يزيل النجاسة؟ ما يزيل ممكن من هذه الخرق لكن لا بد من استعمال المع الخرق وهذه الأوراق الحديثة الآن هذه بخلاف الأوراق عليها كتاب هذا لا يجوز هذه لا يجوز يعني استعمالها التي عليها كل محترم لا يجلس، لكن هذه جعلت لله هذا للمخاط والبزاق ممكن، لكن هل تزيل النجاسة؟ هي ليست كالحجارة الحجارة لأنها تأتي على آخره، هذه ربما تنشر النجاسة أكثر، هذه الأوراق ممكن تساعدك في يعني إزالتها ثم بعد ذلك يعني استعمال الماء. استعمال الحجارة هو على على على السمنة؟ نعم. إيش؟ <تصفيق> سماوات محرم قابس نسديسو. تيسو هذا يا مخار هذا مكان يعني. منزيل من القرطاس. هذا ما يزيل النجاسة هو يعني. ما يزيل. ما يزيل النجاسة. ممكن يزيل المحل البول. اذا تعاهدنا يعني فحال فتحة البول هذا ممكن. لكن ما يزيل الغايد. بل يساعد في نشر للنجاسة والفقهاء يقولون يعني إذا كان عنده إسهال تعرف إسهال؟ هذا لا يصع به الحجارة الحجارة في الغاية الجامد القوي أما لازم هذا لابد من ماء باتباق لا يصع به الحجر نعم نعم سؤال خطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام كان في يعني في روايات عبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خطيطة خطيطة في نومه هل هذا من آآ صفة البشرية لا بد لا نقتدي به لا لا لا لا لا نقتدي به هذي صفة بشرية هذي جبلة يا شيخنا يعني لو حق هكذا لازم انت تحق هكذا لازم ترود, ترود ماذا لا لأنه يوجد كيفيات كيفيات يعني غطيط في النيام هذا الخطيط هذا هذا النبخي أما أنت أوخ. فهذا النبخي لا يفعل لكن يطلع منه النفس الخطيط هذا غالبا يعني أوجاع يكون في الخيشوم أو في الأنف أو ما شابه ذلك في الغالب أو أشياء في الدماغ. أما هو كان يعني ينفخ. إن تنفق كذا، إنت نايم، ما تستطيع أن تنفق. هذا كل إنسان ينوم بطريقة. كيف أنك يعني أنت بالنوم، أنك تخلص بالنبي؟ كيف هذا؟ أما أنا أريد أنك مستيقظ يعني تعمل نايف، نايم، أوف. أوف. <تريد, هذا؟ تريد هذا؟ تريد هذا؟ هذا ليس بالاختدام من شيء يعني. نعم. نعم. هل يعني إطالة الغرّة إله ها هنا كما فعل أبو هريرة أو إله ها هنا أو إله هنا أو إله هنا؟, هنا؟, هنا؟, هنا هذا كله من فعل أبو هريرة وإن كان الأشافيية يحملون الحديث على أنه من استطاع منكم أن يطيل غرّته فليفعل هذا من كلام هريرة هذا من كلام أبي هريرة رضي الله عنه إطالة الغرّة على الاستدامة على الوضوء معروف أنه يغسل, يغسل أرجلكم إلى الكعبين يعني الكعبين وقليل من الكعبين حتى تدخل الكعبين إلى المرفقين يعني يدخل القليل هنا من أجل يعني يستوعب المرفق الوجه كذلك يعني ممكن تغسل منها هنا من رأسك هذا هو المعروف ولذلك الإطالة القرى هذه من صنع من صنع ابي هريره رضي الله تعالى عنه وليست في الحديث يعني في في الحديث انه القره المحجلون القره المحجلون والقره أين تكون القره تكون هنا التحديد هنا التحديد مال من الحجر الذي تلبسه النساء للزينه ها هنا هذا الحجر ولا يضربن بعرضهن ليعلما يقفن من زينتهن ها هنا الخلقال. تاب الخلقال؟ متى تاب الخلقال؟ نوع من أنواع الزينة. نعم أو تلبسه وها هنا. يبقى هذا محل ال هذا هذا التحديد. القرة ها هنا. القرة بالبرس أين توجد القرة بالبرس؟ اين الذين للغرى للفرس توجد هنا؟ ام على جبهتها؟ على جبهتها على راسها على جبهة. فهذا هو المعروف يعني من الحديث. كون الراوي فاستره تفسير الراوي ليس بلازم. لانه ليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فهذا صلى الله نعم. عذاب القبر جسدا وروحا هاي أم هاي روحا فحسب؟ نعم كيف؟ ال الجسد والروح؟ كيف النار يورا؟ الجسد, الجسد والروح؟ الجسد والروح؟ هذا هو المتبادر نعم؟ حتى ولو بلية هو عند الله موجود حتى لو حرق إنسان كما ورد في الحديث الذي أمره بأن يُحرَق وأن يُسحَق وأن يُذرَى نصفه بالبر ونصفه بالبحر فقال الله له كون فلان فكان فلان هذه الزرّات التي تلاشت هذا كلام الفلاسفة الفلاسفة وكثير يعني الشاعر و... وعلماء الكلام هذه ال... ضاعت ضاعت على من؟ على الذي خلقها؟ سبحان الله ولما يقول يكون فلان يكون فلان يكون فلانا، ولو أردنا أن نعمي العقل هذا الأحد وصببنا عليه الطين اللبن صحيح كيف يقعدانه كيف يقعدانه الملك كيف يقعد هذا الإنسان في هذا هذه المطمورا أو هذه الحفرة التي رُزمت عليه بالطين وعلى التراب كيف؟ كيف يقعد؟ كيف يقعد؟ لا لا مجال للعقل لا مجال للعقل ولو ذهبنا يعني من عجل يعني إعمال العقل تبطل كثير يعني من النصوص هذا الصراط هذا الصراط الذي هو كما جاء في مسلم أحدى من السيف وأرقى من الشعر كيف يمشي عليه الناس؟ الحديث المتبوق عليه أن الكابر يمشي على رأسي كيف يمشي على رأسي كيف يمشي على هذا و يمشي على رأسي كيف يمشي لا ما يفعله السحرات الهندي يعني السيرك ولا المشي على ال على الـ الحبال ولا على صحيح ما رأيتموه هذا ممكن زين لكن هذا الذي أمشاه في الدنيا يمشيه في الآخرة فلذلك يعني الأعمال الله ليست كالأعمال التي عليه والناس وقال الله كما ذكر الإمام البخاري في كتاب الجنائي في عذاب القبر النار يعرضون عليها قدوا وعشية تعرض على من على برعون وحده أم أن الآية على عمومها كل من يستحق يعرضون عليها قدوا وعشية ويوم تقوم الساعة هادخلوا على فرعون عشدة العذاب هذا هذا واحد من النصوص وكما ذكر البخاري أخرجوا عن بشرهم اليوم تزوجنا عذاب الهو الهون إذا والملائكة باسطوا أيديهم باسطوا أيديهم يبقى الملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا عن بشرهم اليوم وإذن يعني عذاب القبر هذا يعني شيء متواتر ومعلوم من الدين بالضرورة قرآناً وسنةً واسعة ولا مجال للعقل لا مجال للعقل الروح والجسد وإذا أردنا أنه نبتع باب للعقل يعني هل يعني, يعني يعاد يعني حتى علماء الكلام قالوا هل يعاد بنفس الأجزاء ولا إعادة جديدة بخلاف الجسد الماضي باعتبار أنه تحلل وعقلته الأرض وما شابه ذلك هذا كلام باطل كلام باطل لأن عندنا في السنة هم ما يؤمنون بالسنة علماء الكلام في الغالب لا يؤمنون بالسنة لماذا ليس كلام هذا يعني جزافا لأن عندما السنة مها قطعية يعني مها قطعية الثبوت وبرد مها قطعية الدلالة العقل هو قطعي عندنا الوارد أن الله سبحانه وتعالى عندما يريد بعد بناء الخلق ينزل مطر من السماء مني أليس كذلك؟ مني كل إنسان يقع عليه نقطة أو ماءه الأول فايخرج هذا الإنسان، هم مثل هذا لا يقبلونه، يعتبرونه خرافات، بل هم خرافات، ليس ما يقولونه بل هم في عنبوز خرافة، لأن الذي ينتقد مثل هذا يعني جدير يعني وحقيقي به أن يكون هو يعني عنده جنون. والمجنون يتضرب كما يشاء لأنه ليس له طابق ولذلك يعني ينكرون السنة بكثير من الأحيان بكثير من الأحيان ينكرون السنة وربما يستدلون بالحديث الضعيف والموضوع والمغذوب والمقتلق لأنهم ليسوا أهل تمييز ليسوا أهل تمييز ما عندهم تمييز أصلا فلذلك كم هم الآن يعني هذا يعني لا تصورهم جزء من على الكلام لما يعني يقولوا عن الله سبحانه وتعالى قال كنت كنز مخفيا ما سمعتم بهذا كنت كنز مخفيا يعني ربنا سبحانه وتعالى كنز ما تعرفوا كنز مساحة هذه كنز فأحبطوا عن أعرف أن أعرفه فخلف ذو الخلق فبيعرّبوني. ولذلك يختلقون وهذا كما تكرر ألبان في الموضوعات وقبله ابن حجار والصيوط والسخاوي في جماعة وقالوا أن هذا باطل ولذلك اختلقوا له لهذا الحديث زيادة من عرب نفسه فقد عرفني من عرب نفسه فقد عرفني وهذا لا أصله باطل يختلقون هذه ولذلك يقولون يعني معرفة الله بمعرفة الإنسان لنفسه معرفة الإنسان لنفسه؟ وهل أحد الآن يعرف نفسه؟ نحن الآن نعرف أنفسنا معرفة تامة؟ نعرف؟ نعرف القليل نعرف القليل نعم الاستنجاه هذا للرجال يعني للنساء الماء كما جاء في الموضع. إذا لا يجت ماء، النساء الماء، نعم؟ إذا لا يجت الماء في النساء، مام. في النساء إذا لا. هذا على البول هذا. كيف أنت في محل البول؟ كيف؟ عندما على بوله هذا فتحه معينة نزل الماء وعملت هكذا سلت ونتر سلت ونتر لي لأن نظف المكان ونظفت هذا المحل. Ambaaja ke? Anak awal lah, anak awal lah, anak. Pelayu makan. Namp. Dalam yudat ke fase. Nah. Jika macaman, eh, di makan makan, cuba Allah yudat mak bertatih. Kalau tidak ada, Allah nafsih illa usha. Jika dalam yudat mak, ijtiham. Manusia jika mau yudat mak ijtiham. Waljub. Yang lakukan yang yang, yang yang, yang yang, yang yang, yang yang, yang yang, yang <تضحق> لكن موضع المرأة ليس كموضع الرجل نعم وليس <تضحق> كذلك <كداري>؟ نعم <تضحق> <تضحق> إسماعيل <مانوه> إسماعيل من هنا موجود عندنا هنا ذكر الحافظ إسماعيل إسماعيل من الكشبهان الكشبهيني هذا شيخ أبو در الهروي هذا يعني له مرويات كثيرة من نسخ البخاري الكشمة يهني الكشمة يهني هاي الكشمة يهني هذا إمام كبير يعني في الحديث وأبو ذر الهرو يروي عنه وهو يروي بواسطة واحد عن الترابري عن الإمام الحنفية البخاري هذا يعني ممن جمع يعني مرويات ونسخ الإمام البقاء الرحمة الله نعم خلية. خلية الأولياء خلية الأولياء هذا ما هو مستد البردوس للديلمي على لحديثة الضعيف والموضوع والمغذوبة والمختلقة فيه ما الله أعلم به فيه عشاء تحول تحول ويذهب لها الإنسان يعني هو جمع يعني جزاوه الله خيرا وإحساناً حتى يعني كما يقول أهل الحديث يعني إنسان لما يجمع كل الحديث الضعيفة والموضوع والمختلقة في باب واحد يعني كفى الناس يعني شر هذه الموضوعات أو المختلقات بحيث لا يأتي إنسان آخر ويقول والله إلا قد فات أهل الحديث حديث من أعلى حديث فيأتي بهذا الموضوع وبعد ذلك نحن نقوم في يعني في حيث بايس يعني يكون في دوار ماذا نفعل مع هذا لكن لما يذكر كل الموضوعات والمختلقات وتبين أو لا تبين مع ذكر الرجال يعني خلاص يقول المسألة هي ظاهرة واضحة ما على أهل العلم إلا أن يبينوا لعامة الناس صحة أو ضعف هذه الأحاديث نعم والله أعلم بصحة هذا الكتاب الراجع أنه ليس للإمام الذهبي في كتب كثيرة إنها تنسب إلى إلى أهل العلم أي نعم الكبائل الذهبي يعني الراجح أنه لا يصح عنه لأنه فيه مرويات كثيرة ضعيفة وموضوعة ولا مانع يعني إنسان مرات يكتب الكتاب ويكون فيه ضعيف والموضوع مع البيان لكنه لا يبين المعروف عن الذهبي أنه يعني من أهل السنة ومن أهل الجماعة ومن أهل الحديث ومن أهل جرح والتعديل ومن أهل التمييز ومن أهل اليقظة يعني يقظ وفيه الصفات الموجودة يعني عند الكثير من المتقدمين هي موجودة في هذا الرجل الإمام الداخل الحافظ وقد نفع الأمة نفعا تاما ونفعا شافيا يعني يعني كثير يعني من المنهج الإسلامي فيه الشفاع خاصة ما جاء عن طريقه فمن هذا الكتاب من الكتاب الآخر الذي يعني ينسب للحفظ ابن حجري فيه مسألة حكايات سبعة وثمانية وتسعة وعشرة هذا لا يصح على الإمام ابن حجر وهذا كذلك لا يصح على الإمام الذهبي لأنه لا ينسب يعني نسبة صحيحة وسليمة ومتصلة إلى الإمام الذهبي رحمه الله فيه ضعيف وموضوع كثير فيه فيه ضعيف نعم. هي الموضوع. نعم. نعم. طيب نكتفي بهذا. آمين. ثانيا عشر جزاك الله, الله. الله خير للشيخ الفاضل عسل الله أياً فأنا بعلمه ولي المسلمين. ونختتم بدعاء كفرة المجلس. سبحانك اللهم بحمدك أشهد ألا إلا أن لا إله إلا أنت استغفرك وابارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.